ها نعمل ايه كنا ميلين ناخد كلام البرينت الجمعه الاول ولا نبدأ في ما بتاع التهيئه كام واحد ناقص على القاعده التهيئه في حد حابب يطرح اي حاجه طب قانون صاغ كان طالع نتيجه ممتاز ان شاء الله ممكن صور الالكترون صور يا رب ممكن نأخذ جنيه مثلاً من شمية أو من الحاجة اللي عندكم في القاعدة الفقهية هي دي رؤوس المواضيع بتاعة معظم كتب القاعدة الفقهية وهي على ترتيب كتاب الإمام السيوطي اسمه كتاب الأشباه والمضارف يعني كرتيب بتاعكم ده هو في حركة القاعدة من الكتاب ده ولكن كل القاعدة كل الكتب اصطلح أو اتفقوا معظم الأئمة يعني وهو في بداية كتابه اليوم السيوطي هاي من القواعد اليانباني عليها الدين اتفقوا على الخمسة الأوائل دول اللي هم الأوضفها عندهم واختلف بعض القواعد بعضها ياسري أو بعضها لا ولكن لكن الخمسة دول ما عليهمش كثير اختلاف أو ما فيهمش اختلاف خالص على كلامه هو يعني على كلام السيوطي طبعا السيوطي متأخر السيوطي مية سنة 900 وهو سوية فجرية 911 فسبقوا من الصناخ في موضوع القوائل الفقهية ده كتير على رقصهم في الشفيرية سبقي تجدين سبقي ومن قبله ايه مجدية فكل انا يقولوا انهم مختلفوش يبقى ما وقعش حتى اختلاف بعده يعني بعد الصيود بتقريبا ما كانش بيه حد معتبر يعني من منتصانية ودلوقتي او ما حد يصنق كل موضوع ده وقت يعني ف... فغالبا بد استقرع عليه الفهد ايه بقى هي القاعده الفقهيه اصلا عشان نبدا نفهم الموضوع وايه الفرق بينها وبين القاعده الاصوليه ايه الفرق بين القاعده الفقهيه والاصول القاعده بشكل بشكل مختلفه للمتله عشان كده الاول نعرف الاصول ايه هو الاصول يعني ما هو قاعده اصوليه زي مثلا الامر يثين وجود صيغه الامر بتثير وجود دي قاعده الاصول خدناها احنا القاعده دي هي القاعدة دي هي عندناك تحتيها مسائل صح هي مش عندناك تحتيها مسائل يعني هي اللف قضية اللي أنا بقولها إن إن عندناك تحت القاعدة الأصلية دي مسائل هي ذات اللي عمل النبس هي مش عندناك تحتها مسائل هي تستخدم في اضباط كثير من المسائل بس مش هي القاعدة الكلية يبقى القاعدة الأصلية اللي إحنا أخذناه أو المسائل الأصلية أي من الخمس خمس الأصول بيبقى وسط ما بين الدليل يستخدم في الدليل عشان تطلعه، صح؟ القاعدة الأصلية بتعمل في الأدلة عشان تطلع بها أحكام، يطلع بها راح أحكام كتير كل قاعدة أصلية يطلع بها عديد من الأحكام. نشوف؟ نما القاعدة الفقهية بقى بعد ما نطلع الأحكام ديّة نظر القائم لمجموعة الأحكام. طلعنا شوية أحكام في الوضوء، وشوية أحكام في الصلاة، شوية أحكام في الصيام وغيره في المعاملات وهكذا يعني. لقوا ان كتير من من الاحكام اللي طلعناها ممكن نحط لهم عنوان مشترك. العنوان المشترك ده سموه القواعد الفقهية يبقى القواعد الفقهية ما هي الا وكأنك بتعمل ايه تلخيص لمجموعة احكام يبقى نقول تاني القاعدة الوصلية هي ايه اللي استخرجنا بها الحكم انما القاعدة الفقهية هي مجموعة الاحكام اللي احنا استخرجناهم دول اللي تحت عنوان واحد او شبه بعض ذيك القعدة الفطهية مثال المثال يتضح المقام ناكل واحدة من دول اليقين لا يزال بالشك مثلا القعدة الثانية هل دي بنطلع بيها احكام ذي القعدة الاصلية ولا دوت وكأنه خبر يعني اليقين لا يزال بشك ده لما احنا ريخنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيقول لو تشكى احدكم سؤل يعني الواحد بيشكه الحدث وهو في الصلاة فجاءه وقال ايه لا يخرج حتى يجد ريحا او يسمع صوت ان صح انا له بقى ان يجد ريحا او صوت ده على انه يتيقن الحدث يعني حتى لو ما سمعش الصوت او وجد الريح على اخلافه الظاهرية طبعا وما ما فيش يعني حتى لو تتيقن الحدث بقريء تاني ما لازم يسمع الصوت أو يسمع يعني هو هو كده يبسلنا بقى من المثالة الظاهرية يبقى هو لو تيقن من الحدث سواء بالاثنين دول أو بغيرهم يبقى هو كده يعتبر نفسه أحدث وصواته بطلة ويروح يتوضى بعيد الصرصة الموضوع ده مسألة ما لاس علاقة بمسألة تانية في اليقين زي أن واحد مثلا صحي من النوم يجيه صلي شك هو كان يتوضى لله فالحكم ايه؟ الموضوع دلوقتي مشكوك فيه فيبقى كأنه لم يكن يبقى الحكم على ايه؟ على انه هو كان محبث فيبقى يتوضع والوضوء اللي هو شاكك في وجوده دول كأنه نسمعه دي مسألة تانية فسلمسألتين دول ممكن نحط لهم عنوان مشترك ان اللي كان متيقن يبقى على ما هو عليه حتى يأتيه يقين ثاني يزيله فلو شكينا ما نقدرش نزيل اليقين الاولين <تصفيق> إيه؟ مشابهين. <تصفيق> أيوة. أيوة. تكيس. ناسي. يبقى إحنا نفكر فيها بال إيه؟ بالزمن. لو إحنا نفترض ان احنا هننظر في القرآن والسنة لأول مرة. هننظر فيهم عشان نطلع على أحكام. بنستخدم إيه؟ قواعد الأصولية. هنطلع أحكام بقى كثير كثير كثير. صح؟ أول ما نجمع شوية الأحكام دول نلاقي في شوية منهم متشابهين. نجمعهم مع بعض كده خطوم تحت باب كل واحد منهم مستمتج بدليل منفصل ولكن هم كلهم مع اختلاف الأدلة طلع لهم نفس الرونق كده نفس القاعدة أو نفس الضابط اللي ماشيين عليه ان الشك مش معتبر اليقين هو اللي ثابت ان النية تغير حكم العمل على اختلاف بقى هي النية ديت كانت في الصلاة ولا كانت في عقد ولا كانت في غيره ماشي ان المسائل اللي فيها مشقة شديدة تطرح المشاقة ويطرح العمل على اختلاف برض المسائل اللي احنا استنتجناها تضعنا في الآخر ماشي يبقى القاعدة الفقهية بعد استنتاج الأحكام مش قبلها يعني هم ما استنتجوش القاعدة الفقهية وبنوا عليها أحكام فايزة الموضوع بقى القاعدة الفقهية دا ايه؟ انه ممكن نستكلم القاعدة شوية الحاجات ان ما فيهاش دليل صريح ماشي؟ زي مثلا الاصل في الامور الاباح يبقى لو حاجة ما فيهاش دليل لا الزراق ونصر حللت اذ اكله والله حرام فيهاش دليل العرب ما كنش عرفوها اصكل ونبي عمر ما تحدث عنها ولا الصحاب لما عرفناها بقى ستاكل دي ولا مستاكلش، ستاكلش يبقى ما فيهاش دليل خلاص يبقى نستخدم القواعد الاجمالية دية في ان احنا نستنتج لها حكمي يبقى فيها الاباحه لغاية ما نلاقي دليل ما فيش دليل على حرمتها لان هي ما تنتركش تحت واحده من اللحوم المحرمة لا المذكوره في القرآن او بنص الحديث او تحت القواعد زي بتاعه اصحاب المخالب او اللي له ناب كاسر او ماشي هي ما فيش ولا واحده من دول تبقى حاله ايه ماشي طيب اللي خلانا نوع من القاعده ان القواعد دي توصلتنا في الاخر لما يسمى بمقاصد الشريعه يعني وكأن الشرع ماشي على وطيرة واحدة في كل الأمور اللي شبه بعض إن في حالة الشك نطرح الشك في حالة عدم وجود دليل على الحرمة أو الإباحة يبقى الموضوع فيه ساعة ماشي؟ إحنا فهمنا ده لين؟ يعني فهمنا. الحيثتين اللي دول منين؟ ساعات يجي عليها دليل صريح زي لا ضرر ولا ضرار دي قعدة في الخليل. يبقى اي حاجة اي مسألة هيبقى فيها ضرب تعمل فيها القاعدة دي وساعات ما يبقاش الدليل صريح على القاعدة الفطهية يبقى مجموع المسائل زي ما احنا شرحنا من شوية كده يدل ان الشرع نفسه من الحكاية دي ان هو يسري دوت على كل الاحكاية ماشي؟ قاعدة الأصولية ملاحظة لقاعدة الفقهية غير ايه لفظه ماشي؟ بس ده كمان شرفة بعض دي حاجة ودي حاجة ثانية ماشي؟ يعني نفترض واحد ما عنده عندي شوية خشب ويطلع عرش الأزميل والشحوش والحاجات دي دي القواعد بتاعه الأصولية دي الأدوات اللي بيستخدمها على الخشب عشان يطلع عرش ماشي؟ الأنتري الاولاني والثاني والرابع والخامس والعاشر دول اسمهم أنتري، صح؟ ممكن ده بيكبر شوية، ضغير شوية، من شرط ما تنص، كلهم اسمهم ايه ده من خشب معين وده من خشب تاني وده من خشب ثالث بس كلهم اسمهم لفظة أنتري دي عندنا باء ليا القاعدة في قلب ليا تجمع كل المسائل اللي شبه بعض في قاعدة واحدة، انما كلهم استخدموا طواعية تانية حاجة تانية عشان أوصل لهم. واحد منهم تعامل على مكاني معينة والثاني تعامل يدا والثالث تعامل شارك الزبيب في الأخير طلعوا شبه بعض حبة معينة الحاجة المعينة اللي هما مشابه فيها بعض ذير سمة قاعدة التقريب فهمت كده؟ فهما لهم علاقة بعض التأريض ماشي؟ كل المذاهب الثلاثة كل حاجة الثلاثة في قاعدة أصلي أو الثلاثة في قاعدة التقريب بس زي ما كان في حاجات في الأصول مش مختلف فيها زي إن الأدلة الأربعة الأولى مش مختلف فيهم برضو في قواعد فقهية مش مختلف فيها زي الخامسة دول إنما في قواعد فقهية مختلف فيها يعني مثلا عن جانا مثلا الصالون زي الأنتريل الثانين بتعادة تعال عليهم فكل إنهم يقسمون الصالون وأنتريل مش فاهم إن دي حاجة يعني, يعني مش فرق واضح يعني ومهما يعودوا في الفروق برضو مش فاهم فيه فرق واضح ما بيني من... فنفس الكلام كده برضو هم ممكن يقولوا ان المسائل دي شبه بعض الحاجة ومذهب ثاني يرى ان ده مش يعني مش م... عشان كده انا قدمت كلامي ان اللي قايل ان الخمسة دول تقريبا مجمع عليهم واحد متأخر في الزمن يعني فنظر في كل الناس اللي تتكلموا في القاعدة الفقهية وعشان واحد يقول الكلام ده في القواعد الفقهية اللي هي أصلا مبنية على مجموعة استنتاجات لازم يكون أصلا متأخر في الزمن ليه؟ لأن القواعد الفقهية متأخرة في الزمن عن الأصول وعن الفقه نفسه يعني لازم نطلع على الفقه الأول بعد أن نجمع بقى الفقه دول مع بعض نطلع على القواعد الفقهية بعدين نبقى نشوف بقى هنختلف عليها ولا نتفق فعامل ما الموضوع يشتوي يخد وقت أطول من بقية العلوم ماذا هي حاجة تانية في القاعدة الفقهية انها مش مش دائمة الاضطراد على افرادها يعني القاعدة اصولية قاعدة مشي على كل الافراد يعني الامر يفيد الوجوب دائما الامر يفيد الوجوب محيش امر ما يفيدش الوجوب الا بقريم يبقى هو اصلا فقه الظاهر امر لسلو مش امر زي مثلا ايه كلا لم تفتحي اصنع ما شئ ده امر في الصيغة ولكن هو يفيد الوجوب لأ, لأ لانه في قرينة تانية لكن لو كان في أمر مجرد على القرينة يفيد الوجوب القاعدة هي لو لقيت أي أمر مجرد عن القرينة يبقى يفيد الوجوب خلاص مفيش أي شواز على قاعدة لي لكن القاعدة الفقهية في الجملة أغلبية يعني كل قاعدة فقهية لها أسراد كان نفروض تم ذلك تحتها تشذى عن القاعدة تمام؟ وده اللي يخرجها على أنها تكون واحدة من الأدلة يعني أنا فأس تقولي أن الدليل القاعدة الفطهية المعينة لأن ممكن يكون البلدة بتستدل عليه دوت هو المسألة السافة عن قاعد تفهمين؟ عشان تستخدم دليل لازم الدليل دوت يبقى منطبق على كل الحالات ماشي؟ يعني مثلا لو إحنا قلنا إن الحصان أسرع من الحمار ماشي. لو دوت مضطرض على كل الأحوال، كل الأحصاء أسرع من كل الحمير. ماشي. ولو جبنا أي واحد من الحمير وترى ده يساوي ألف جنيه، وفي حصان تاني بخمسمية جنيه، تروح تشتري الحصان أكيد صح؟ ليه؟ ليه؟ لأكيد أكيد إن أي حصان غير النظر للدليل أسرع من أي حمار أنت. أفيد منه. انت استذلت بقاعدة لو قاعدة دي هيشواذي يعني في نوع من الحمير اسرع من اللحصانة اللي انا بعمله دوت الاصولين كانوا بيعملوه في البداية استخدمه في المنطق لان الاصول زي ما احنا قلنا في البداية كده الاصول الفقه دي اكمتما من ايه و من ثلاث حاجات الشرع واللغة والعقل العقل ده بقى اللي هو المنطق وغيره، ففي القصود المنطقية اللي هو يعني ما يختلفش عليها البشر، لا تبيش التفكير المنطقي، ماشية لقطة بالشرع يعني، تبيش على قصود وتنش على غيرها، تنش على فكرة وتنش على غيره، دي واحدة من قواعد القواعد القصود اللي استخدمناها في ماشي ماشين؟ نرجع للمثال بجانبه، راح أقرأ الثاني تفوق لو كان فيه شواهد للقاعدة دي ينفع تستخدم دليل يعني ينفع تروح مياني تشتري الحصان الرخيص مع إنك تحمو أغلى منه عشان ظنك إن كل الحصان أسرع من كل الحمير لو كان فيه شواهد للقاعدة ده لما تشوف بقى هل ده من الشواهد ولا لا يعني هولين الحمار ده غالي ممكن ده نوع سريع صح؟ بنرجع بقى الأصل بقى اللي كان فيه ما راح تقول إنه ربع صد. صنحوا اشرح الكلام دوت لحد من ساعة كده او من زما يقرأ، حاولت يعني تفهيمه وكذا، فما يعني لقيت الدنيا صعبة جداً، والباقي هو وصان يعني لازم تدر من ليفل زيرو، وليفل زيرو هو الأمثلة كتير والحياة اللي حن معاهم، طيب. اللقاءات الفقهية، لو قلنا ان القاعدة دي لها شواذة، يعني. الضرر دائما يزال بمعنى إن هو لو لو انا مثلا هعمل حاجة الحاجة دير هتموت فلان هحط سم على الاكل هو انا مزاجي كده هحط سم على الاكل تسعران ليه؟ لو مش حد هياكله ماكيش منشكلة لكن في حد هياكله اذا انا حرام عليا احط السم على الاكل صح? طيب ديت هي موضوع الضرر لو انا هقع على واحد اموته ولو وقفت مكانه هموت اه عليه موته ولا هفموت ده بعرض اللي القاعدة دي ما هو القاعدة مشى في اتنين انا عليها الضرر مفهوض اشيله بس لو شلت الضرر هيقع بضرر واحد تاني انو زيب الضرر بالضرر يبدا شادل عن القاعدة لانو تزيلش يقع الضرر بالضرر ماشي لو احنا ما بس نصلش اللي انا قلته ده ومشينا القاعدة كده يبقى أن علي ضرر أشيله يبقى أنه تتنميش مهام يبقى أنا كده استخدمت كحاجة دليل ما هوش دليل ليه؟ لأن القاعدة ليها شواذ يبقى احنا في الآخر كده الأدلة الأصلية بما أنه ما لهاش شواد فيمكن ينفع تستخدم كأدلة إنما القاعدة الفقيري ما أنها قاعدة إجمالية كده ما هياش طريقة للإستنبار ما ينفعش يبقى هي الدليل إلا لو عدم الدليل ها هي والنص مع بعض الدليل. يعني إحنا لو قلنا عقيم الصلاة بقي نص ده للدليل. من غير إن إحنا نفهم من الأمر الوجوب ما كناش فهمنا إن إقامة الصلاة واجب. يبقى هو دليل يتنم مع بعض الأصل. اللي هو النص والقاعدة أصلية. آه. مش بعك؟ ما هوش الدليل إن الأمر الوجوب؟ الدليل إن الأمر ده بعينه جهل الوجوب. يبقى الدليل هو النص. بس ايه اللي فهمنا ان الدليل ده يدل على المسألة دي؟ القاعدة الوصولية دي في النص عشان كده بقول ان القاعدة الوصولية ما بين الدليل والحكم هيك تستخدم في الدليل عشان تطلع للحكم هي بحشورة في النص انها القاعدة الفقهية هي ايه؟ مجموعة الاحكام اللي طلعت دي اذا شبه ضاعف تسمى حاجة بمسمى مشترك احسن كده المنبوعة شوية ارجع رصة فينسي بحاجة بيقول مقدم الكتاب القاعدة الأصلية هي وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية محكومة على أصلية وسيلة لاستنباط الأحكام. أننا قاعدة فقهية هي عبارة عن مجموعة الأحكام المتصلة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها. ماشين يقال أصلية وسيلة لاستنباط الحكم أننا قاعدة فقهية هي إيه؟ مجموعة الأحكام دي نفسها اللي مشتركة في علة واحد شبه بعض الحاجة معينة. يقول بقى ان القراعد الفقهية متأخرة في وجودها الذهني يعني لو تذكرنا بالتقتيب تبقى ان القراعد الفقهية متأخرة عن الفروع اللي للمسائل يعني يعني تتوجد المسائل الاول بعدها تعرف منها القراعد الفقهية وتعرف مقاصد الشريعة انما القراعد الاصلية متقدمة عن الفروع هي اللي تختخدم قبل الفروع في الدليل عشان نطلع الحكم او القرعدة ماشي؟ قاعدة الاصلية ولا الموضوع؟ ان القاعدة الاصلية هي اللي بتستخدم في الدليل عشان نطلع بها فكر يعني اقيموا الصلاة ده هل يدل على استحباب اقامة الصلاة ولا وجوب اقامة الصلاة؟ مانا ما بس نعرف الا لما نشوف هو الامر لو جه امر ده يفيد الوجوب ولا الاستحباب. فلو احنا قررنا من الاصول ان الامر يفيد الوجوب يبقى نبص بقى الامر ده اهو مجرد عن القرينه يبقى يفيد الوجوب يبقى اقامه الصلاة ديت امر يفيد الوجوب يبقى اقامه الصلاه واجب والقاعده الفقهيه القاعده اللي هي الامر يفيد الوجوب دي او عميله في الدليل اللي هو اقيموا الصلاه عشان نطلع الحكم ان الصلاه اقامتها واجب ماشي اقيموا الصلاه فيها كلمة واجب جبنا من كلمة واجب مقار الأصليين يبقى إزاي طلعنا في الآخر إن إقامة الصلاة واجبة جبنا لنا إن إقامة الصلاة هذا هو نص الموضوع يعني دليل طلعت مين واجبة إن دام وإحنا عارفين الأمر يفيد الوجوب كل اللي أنا بعمله دلوقتي ذا هو أعمال القاعدة الأصلية في الدليل إن دام خال عن القرين يبقى يفيد الوجوب يبقى إقامة الصلاة واجبة ماشي يبقى إحنا القاعدة الأصلية في عمل إمتى قبل نوصل للحكم ولا بعد نوصل للحكم قبل ما وصل الحكم انا عرفت الحكم باستخدامها انا مالقاها الفقهية إنت بعد ما وصلت للحكم ده وغيره وغيره, وغيره وغيره لقيتهم كلهم مشتركين في علة رحدة بحاجة شبه بعض شبهة العلة ديت حاجة منضبطة في الشراكة كده. قلنا حتى العلة اللي احنا وصلنا لها ديت ما هياش كلية هي اغلبية كل القواعد اغلبية قلت لكم قبل كده قول احد علماء العصر يعني ان كان بيقول ان كل مطلق في الشريعة مقيد صح وكل عام مخصص حتى هذه القاعدة ففي مطلق ما هوش مقيد يعني القاعده دي بتقول ان كل المطلق مقيد هو بقى فيه شروط مطلقات ما هيش مقيدة يبقى القاعده دي نفسها ليها شروط برضه فكل القاعدة الفقهيه ليها شروط تمام في بعض بعض الفرق يعني فرق اصطلاحي ما بين قاعدة الفقهية والضابط ما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط؟ <تصفيق> الب... الضابط ده لا يقاعد بس الفرق انه هو شغال في حتة معينة ايما ايهاب دبغ فقد طهر ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه؟ ايهاب اللي هو الجلد ايما يعني اي ايهاب جلد دبغ فقد طهر يبقى الجلد ده لو كان نجس سواء كان من ميتة او كان من حاجة ناجسة في الاصل بس الدبع يطق يبقى تحتيه كان مسألة قاعدة كلية مسائل كتير بس كلها في باب واحد بس اللي هو موضوع الطهارة طهارة الجلد يعني وده اسمه ايه؟ ضابط مهاش قاعدة لما القاعدة شبه اللي احنا بيقوله ده اللي لا يزال بالشك دخل في موضوع الطهارة ودخل في موضوع الصلاة ودخل في موضوع الصيام زي ما نقرأ أمثلة دلوقتي على الطاعة دي. في باب واحد. لا مش في مسألة أو مسألة إلى مسألة. في باب من أبواب الفقه. باب جامعة يعني مجموعة مسائل داخلة في الباب ده. زي مثلاً الأصب المياه الطهارة. يبقى مياه داخلة في ومياه الأنهار داخلة في الحديث، مياه الأمهار داخلة في الحديث، مياه البحار داخلة في الحديث. الثلاثة مختلفين عن بعض يعني مياه البحر. مالحة ومية النهر ممكن يبقى عليها شوائب ومية الأبار ممكن ما تبقاش مستشغل للشرب سوق فيها أملاحة وحياة يعني ما تبقاش صلحة للشرب التلاتة دول طرام على أصل الخلقة يبقى هم طاهرين متهفرين يمكن يستخداموا في الوضوء في الوضوء وإن لم يصلحوا للشرب إيه اللي جمعهم التلاتة؟ القاعدة بتاعت إنه إيه؟ كل ماء على أصل خلقته طهور ماء الطهور هو الباق على أصل خلقته الضابط ده ما بيستخدمش بره باب المياه صح؟ بس هو بيستخدم تحت باب المياه في مسائل عدة ده اسمه ضابط لكن لو قولنا نماء البحر طهور زي الحديث كده هو طهور وماءه ده اسمه ايه؟ مسألة هل المسألة دي اندرك تحتها نمياه الأمهار طهورة؟ لا ما ينبلكش إلا لو قسنا احنا عندنا بقى أدلة تانية يبقى دي مسألة واحدة المسألة دي تحت قعدة فقهية اللي هي أن كل الماء الباقي على أصل في دي مش فعلة ده الضابط كلهم باقي تحت فعلة حقهية في كل الأبواب أن هي إيه؟ بقاء الأصل زي ما احنا قلنا كده أن الأصل في المياه اللي ربنا خلقها أن هي طهور فالأصل ده باقي إلى قيام الساعة إلا لو دل دليل على تحول الأصل ده عن أصل اللي ثاني ماشي؟ ده ينطبق على المياه وينطبق على كل الحاجة التانية ابواب تانية دي ماشي؟ ندخل في قواعد بقى طبعا القواعد دي هل او معظمها هتلاقوكم لو سمعتوا عنها في الاربعين يا في الحديث نفسه يا في الشرح لانه اصلا ده كان هدف كده للاربعين مش قواعد بثقية بس قواعد الدين عموما هتلاقي الحديث العنده او الدليل على القواعد ديت هي احاديث الاربعين ويمكن بترتيبهم يعني, يعني هتلاقوا اللي في الاول هو في الاول في الاربعين وممكن يبقى احنا بنعمل دلوقتي احنا هناخد فكره ونشتري بكره احنا هنقرا صفحتين مكان 900 وشويه صف انا جايب الكتاب بس مش عشان اقرا منه اكتر من بس يعني ايه لا بالعكس عشان ما اتفقعتش لما يخش دلوقتي تلاقي نفسك مش فاهم ده طبيعي جدا يعني ما ما احنا ما اختصر كتاب 950 في ورقتين يبقى اكيد مش هتفهم طب لما ما بتفهمش يبقى طبيعي يعني ما ما تحسش ان في حاجه غريبه هناخد فكرة بس عن الموضوع هي القواعد وشكلها عامل ازاي ويعني مثال ولا اتنين للمسائل اللي بتخش تحتها طبعاً أنت فاهمك للأمثلة اللي يخش تحتها فاهمك لفقه أصلاً فهتلاقي الأمثلة اللي أنت فاهمها هو الجزء من الفقه اللي أنت عارفه في الغالب العبادات يعني كل ما خش في المعاملات أو غيرها تلاقي الدنيا ملعبك وما أنتش فهم أصلاً المسألة عشان خططات تحت قاعدة فممكن القواعد اللي ما تنطبقش على العبادات أصلاً ما تبقاش ما خالص يعني كل أمثلتها ما أنتش عارفها فما أنتش عارف تستوعبهم قاعدة أي هي يعني يعني بنتكلم بنتكلم واحد يعني من بعده على الantry اللي إحنا عاملينه صناعون شوية ده هما مش متخيل هو ايه الانتريه هاي هي بنقعد عليه ورجليك كده يعني ازاي يعني اقعد ورجلي مدلدله؟ هو اقطر حاجه يعرفها الشلته ما يعرفش بقى هو يعني ده عامل ازاي؟ اول ما يشوفه يبقى عارف واحد منهم لسه مش متصور القاعدة برده اللي تجمعوا مع غيره اما يشوف غيره المختلف عنه بس شبهه في حاجات يبدا يتصور هي القاعدة ديت هي الحاجات المتشابهه بقى ان له اربع رجول كل كرسي عشان يتشال وبعدين يشوف بقى منهم اللي يعني مالوش رجل هو كله على الارض كده يبقى الرجول دي مش حتة مش مقاعدة يبقى هو كل القاعدة فيه نوها بتشال على يعني لغاية ما يوقف عالمه عندي كده بقى شفرق عنده بين الأنتريه والسلوم اللي أعلم مني بقى شوية يعرف رف يفرق ما بين الأنتريهات والسلومات هيبقى كيف في بقى فيبقى الدخل داخله عندي قاعدتين مختلفتين ده اللي انت هتتصور دلوقتي بقى حيش في الاول موضوع منور همنتكلم في النية بعد شوية اضلم الاخر بقى انا مجبتش عم <تصفيق> فقال عادة دوت ما جدتش جريسي بقى صمي خيب اول واحد دفع اول قعدة مجمع عليها ان الامور بمقاصدها اول اعمال بالنيات القعدة هي النص اللي فوق جواب بالخلط اللي بخين دوت ده نص القعدة. مش لازم يكون هو نص الحديث ممكن الحديث يبقى واحد من الفروع والقعدة اقام منه اللي تحت دوت اما صيغة تانية لنص القعدة أو فرع يعني دارك تحت، تمام؟ فأصل الأمور المقصدها هي هي معنا الأعمال بالنيات، صحيح؟ زي ما أنت فهمت بقى الأربعين هو الأعمال بالنيات دي تندرج تحت كل أبواب الفقه تقريبا، تمام؟ يعني تحديد هل هي عادة أم عبادة؟ يعني هي عبادة أو لا؟ أصلا ده يدخل فيه النية تحديد هل هي عبادة؟ صحيحة أو غير صحيحة يدخل فيها النية ماشي تحديد هي أنهي عبادة فرضة لنف وآله فرضة وآله نف يدخل فيها النية صح لكل ذا يدخل فيها النية نعدي بقى المسائل ولا مفرومة يعني مثلا الفرق ما بين التبرد والقتال القتال الشرعي وانت انتو استخد جوشيا الفرق ما بينهم هو النية الفرق ما بين لما تلعب رياضة وانك تصلي هو النية حتى لو أنت نفس الحركات الفرق ما بين انك تصاب على النوم او انك تنام بس غير فرق هو النية لقلب الإيه؟ المباح لمستحبة او لواجب زي النوم بقى بقيت المستحب المباحات الفرق ما بين عقدة وعقدة اخر لهم له نفس الصيغة هم من تمام دي مش فادينة تمام يعني بيقولوا هنا في الثالث واحدة الصيغة والقصود معتبرة في العقود الصيغة معتبرة في العقد يعني لو قلت لك بعت كذا يعني بعت الكتاب ده لفلان بخمسين جنيه مثلا يعني يبقى أكيد أنا بعت الكتاب وهو ذا بخمسين جنيه فاا دي صيغة العقد ده مقصود يعني وما يبقاش معناه ان انا اعارته الكتاب ولكن لو اللفظ في العقد يحتمل احتمالين زي انا بعت الكتاب ب 50 جنيه هل دوت معناه ان أنا اخدت ال 50 جنيه ولا ما اخدتش ال 50 جنيه ده يعتبر في حال انا قصدي هاخد ال 50 جنيه دلوقتي حالا ولا ما ادم يعني هدي له الكتاب اهو هاخد 50 جنيه حالا دلوقتي حالا ولا بعد شهر ده مش مكتوب في العقد يرجع الموضوع للنيه مش لأن هي معتبرة في موضوع العقد اللي مفروش مصر، تمام؟ إذا مسألة الصيغة، الصيغة معتبرة في العقود دي ما نرجع لمسألة، ونص أضف عليها ايه كمان الصيغة والنوايا، الصيغة والنية معتبرة، النية لا خاصية، الوسائل والمباححة تأخذ أحكام ما قصدها دا واحد من الفروع الامور بما كل الامور منها الامور اللي هي ما لهاش أحكام، يعني هي لو لو حاجة مباح حكمها الإباحة لغاية ما تبقى وشيلة لمقصد تاني لو المقصد دوت له حكم غير الإباحة تأخذ الحكم بتاعه. يعني لو هي مقصد لمباح يعني أنا نايم عشان هو ملعب فور إنهم مباح فلعب الكرة مباح فهلا يعني النوم ده نفسه مباح برضه. فضل المباح زي ما هو نايم عشان هو معمل واجب إن بأنهم ده بقى واجب ولو نعلم عشان أقوم مستحب أو عشان حرام أو عشان مكروه يأخذ الحكم التاني ماشي؟ وفينا بقى يختلف عن عشان تدقى الوسائل المباحة مش الوسائل تحت تأخذ أحكام مقصدها طبعا إضافة كلمة المباحة ديت وإن لم تضاف حتى في نصوص العلماء ولكن هي مقصودة بالمعنى أكيد لأن الوسائل غير المباحة لا تأخذ أحكام مقصدها وسائل محرمة ما تخدش يعني ما تأخذش حكم اللي هي الغاية لتوصل إليها لو كانت مباحة أو مستحبة أو مكروهة أو حرام أو واجب فتفضل محرمة زي ما هي ماشي شو كذا يعني <تصفيق> لا بقيها حرام لا يجوز. لا يجوز. لو نسمنا شبابنا تاركين المساجد، لا تجوز. لا حرام. ها؟ ولكن إذا الأصل مباح، لو مباح، لو هو وسيلة الحاجة ايا كانت بارحة دي، ياخد الحكم. فلو خ خح... لو هو وسيلة الحاجة مباح، هياخد حكمها برضو مباح. وسيلة الحاجة حرام، ياخد حكم الحرام. وسيلة الواجب ياخد حكم الواجب. الوسيلة لو مش مباحة ما تاخدش احكام المقصد خلاص بقية على حكمها زي ما هي وسائل المباحة هي اللي بتتحول يعني القدر بتاع الصرب اه لو ما كنتش بحيث ان الواجب يعني ما تقدرش عليه ف قالوا إن المضطر لو ما أكلش الميتة يأسر يعني مضطره عنده الميتة نفسه لو ما أكلش الميتة، لو ما أكلش الميتة يموت آخر فلازم يأكل الميتة لو بقى مش ميتة، لو هو هياكل عادي عشان يقيم الواجب لو امتنع عن الأكل بحيث إن الواجب ما يقدرش يقوم بيه يأسر عشان عشان كنت إذا كنت تقصد التعبب في الأكل ده تقصد سحباً يعني مثلاً طبيعي عند أي واحد لو ما كانش حاجم أو مش عاجب في صنص أي واحد بالفصل لكن ده بقى بالأكل التعبب يعني هو غير التعبب لما منقوش بقى غير التعبب لما منقوش قد ما يأخدش الثواب لأ اللي نواه هي أخدو. ما نوعه ما يأخذوك يعني يبيع من بس منقوش لا هو مش واجب هو دي الاواجب لما ينوى مش لما يتعمل يعني هو بياكل عشان يحقق حاله وحض الوادي واجبه وعشان يقوم بالواجبات وطاعه الواجبات دي واجبه امتى الاكل يبقى واجب لما ينوي بالاكل انه يفعل الحاجات دي لكن هو لو اكل وفعل الحاجات ديت بسبب الاكل برضه بس هو ما نوىوش غرض الاكل مباح امال هو امتى يبقى مباح لو هو على طول بياخد احكام المقاصد يبقى هو على طول حطه هو مباح دايماً إلا بمقصود الإنسان هو هو الوكيلة زي نفس الكلام نفس إذا مثلاً في وقت بقى أفعام بلايس المعريض الحرام ينتظر بالحرام زي مثلا زي الوكيلة اللي هي هذه حتة بتاعة لأننا أعيش إذا هو المضطر اللي هو اللي هايموت غير المعطل المعطل بدي حرام فالوكيلة دي حرام بس هتأدي الوكيل ما كان بقولش ال أي حد بقولش تري بالنص. بالذية نص مكتوب. الذية نص. أي حاجة. لا مش أي حاجة. مش لسيلة مش لسوا أصلاً. جاية وقت الإضطرار تحول بفقط وراين. إحنا عندنا قواعد تانية قاعدة تانية تبيح المحظورات. النضادات تبيح المحظورات. ديت حاجات معينة. إحنا بخ عنك تتابعين نفس فقمة. يأخذ فقمة المقصودة، هاي؟ لأنها أباحة. نما قبل الإباحة لا؟ يأخذ لا فرضا. يعني يأخذ. ولو لما يفعلها يأخذ إثم. يعني هو هيموت. لو ما كنش الميتة. لو ما أكلش الميتة يأخذ اسمه ولا أكله يأخذ ثواب؟ هو بيحصل وياك. هو بقى واجب خلاص. لكن هي قبل موضوع الاضطرار هي كانت حرام. أول ما اضطر ما بقى حرام هي لا خلاص مباحة. وتاجب عشان وصول للواجب ده فهي امتى خالف حكم المقصد لما اتقلبت مباحه اتقلبت مباحه امتى لما اضطر فقبل الاضطرار ما تاخدش حكم المقصد يعني اكل الميته اضطر به ابقاء حياتي وهو فيه حاجات غيرها ما تاخدش حكم المقصد ما ده صحيح؟ أنا أنا في ان هناك استخدام الوسيله حرام طيب لو استخدمت وسيله حرام هي كل الوسيله الوسيله ما تاخدش حكم المقصد الوسيلة الحرام تخش حكم المقصود وهي ما هي حرام تعرف خذت حكم المقصود في أحيان معينة في الوقت اللي خذت فيه حكم المقصود ما كانش حرام فما بقتش الوسيلة الحرام خذت حكم المقصود هي بقت مباحة الأول بالإطرار لما بقت مباحة بالإطرار خذت حكم المقصود بقى بعد كده فبقت بعض الوسائل المباحة تأخذ حكم مقصدهم اللي حولهم حرمة ال الباحة <تصفيق> لطل ووجود كمان عشان الموضوع المقصود ثم مرحلتين لا؟ مرحلتين مرحلة فرضية لا مرحلة مقصودة ومشتاشنا حتى بقى من يوم كده. لا رجلي قصة تانية ورجع رجع. بعدين عشان نفكل إشكال. تلاقيها تسمعه؟ ااا بقى هم موضوع ده. لا يقول. هم؟ ها؟ اي حاجة تيجي بالك هتفرس بسماء او لا طبعا مش تعلقات ببعض الله الرحيم يماتشوش طيب اليقين لا يزال بالشك قلنا ليهم دليلين يعني محصلين عن بعض يقول لي هكذا دليل بس يعني في قطرهم دليلين بعيد عن بعض عشان انك اتعرف يبقى رفكم بغضك من, من, من كذا حاجة من اسفلها بعض واحدة منهم اللي يبقى تلقي نصرح حتى يسمع صوت انه يجد ريح تمام؟ ايه تحت باب ايه مع فجر الوضوء طيب, طيب اذا شك احدكم في صلاة صلى واحدة او اثنتين فليبني على واحدة واذا شك صلى اثنتين او ثلاث فليبني على اثنتين واذا صلى ثلاثة او اربعة فليبني على ثلاثة ليه ببنى صلاة ليه بيبني على اقل ايه انظر متأقن هو شاكك اثنين ولا ثلاثة يبه هو اكيب صلى اثنين والثالثة فيها احتمال يبقى ايه يطرح الشك كده وبما ان هي المستنتاجة من اكثر من باب طبعا فيه ادلة في اواب تانية كتير هنقولها دلوقتي فبقى القاعدة فطهية اجمالية في كذا بقى يقول ايه بعض الناس بخبط استصحاب القصر وطرح الشكل وبقاء ما كان على ما كان يعني اثنى اصحاب الاصل الاصل اللي هو اليقين سواء ان اليقين ده حصل بفعل او باصل الخلق يعني الانسان مولود في ذمته لواحد من الناس فلوس يعني انا عليه فلوس نخلق معليش اي فلوس عشان نتحول للاصل معانا الاصل ده لازم يأتي دليل يغير الاصل ده تمام؟ انا متوضي انا مش متوضي لما توضى بقى ده اصل ماشي؟ اول منقض وضوئي بقى الاصل هو نحضر وضوء بلسه ما محتاجه تغيره لو شكت في اي وضع من الوضعين دول على تغييره يعني انا متوضي وشكيت مقط ولا لا يبقى الوضع متوضي عكس نفس الكلام انا مش متوضي وشكيت اتوضيت ولا لا انا صحي من النوم اكيد مش متوضي شاكك بقى انا اتوضيت قبل ما انزل من البيت ولا ما فضتش مش فاكر بقى ايه اللي اكيد ان انا ما كنتش متوضي المشكوك فيه لا إن انا فوق نا فنطرح الشك ونبقي مكان اللي هو عدم الوضوء على ما كان طيب واحد فرقصائم وأكل في آخر الليل وبعد ما أكل أو هو بيأكل شك هو الفكر طلع ولا ما طلعش طبعا لو إحنا عرفنا أن الفكر طلع بعد أكله ما فيش مسألة فأكل في الليل وخلص صحور يعني لو طيقنا او عرفنا بعدها او قبلها في وقت ان الفجر اذن قبل ما يأكل يبقى يومه ضباط واجب عليه الاعادة طيب لو شكت بقى دي المسار هو اكل خلاص اكل فين ليل والله النهار مش عارف فين بس في الاصل انه كان في الليل دخول النهار هو المشكوك فيه يبقى هو اكل فين في الليل. هلاش شاكين. طبعاً لو تأكدنا بخلص متهي. انا مفهومه ليه؟ نشوفنا في الليل دلوقتي؟ وقتين. زي الموضوع اللي زي الموضوع في أصل. هاي بيحط. بس بيتغير في وقت من الأوقات. يعني احنا الوقت في الليل. عشان يتغير محتاجين تأقلمه يتغير. لو تم رمضان كان تسعة وعشرين يوم وبعدين الغم علينا. نعمل ايه؟ نتم تلاتين طيب هو الشهر ديش عشرين وثلاثين حقيقة مش عائف ولكن نصر الحديث نعمل ايه القاعدة ان انت تعتبره كامل صح؟ ونفس الكلام لو كنا في شعبان لو كنا في شعبان ورمضان ديش مدخلش وشكينا يبقى نعمل ايه نكمله برضه لو تيقلنا بعدها ان كان رمضان في اليوم اللي احنا اخترناه نحضير كده تأقلنا خلاص تأقلنا ان احنا في يوم كان صيام و أفترمان سيد هو مرار الأكل دائماً لو هو ما تأكل بالليل أقبت فيها نتبعني بالليل و باكل أنا ليش فبالليل لغاية ما تأكل من طروع النهار لا و باكل و أنا بالليل و شكيت كانت طالع على الفترة و أنا باكل ولا باكل ولا أنا صحيح و عشت بتنقليل ولا نهار انت بقى بدليل ولا نهار أخوة أخوة أخوة. ما فيش اكثر واكتب بعدها اعرف طيب خلاص يبقى يعني حت الدنيا لا انا ولا عارف دليل مش عارف الليل ولا النهار هو ما فيش وشيله لا الاصل انت في الليل, في الليل, لا انت في الليل. ايه اللي دخلك النهار لازم ده ليل انت عارف ايه صوت اي ولا نهار هو ما ينفعش تقول انا لا ليل ولا نهار انت لا في حد مش متوضي ومتوضي نقسم الوقت لا, لا. في حد لا متوضي ولا مش متوضي يعني الاثنين <تصفيق> مش موجودين لا برضه نفس الكلام برضه في ينفع تبقى انت في الليل ومش في الليل لا ينفع ما تبقاش في الليل ولا في النهار لا برضه يبقى انا مشكلتي مش عارف ايوه انا عارف انا رحت قلت لماما قلت خليك معايا بس يبقى احنا ما ينفعش نبقى في الحالتين مع بعض ولا ننفصل عن الحالتين مع بعض يبقى لازم نقرر واحده منهم ماشي؟ لو شكينا بقى في التقرير واحدة منهم لازم نثبت واحدة نثبت واحدة ازاي؟ هو القعدة القعدة دي كلها مبنها على كده اثبت واحدة من الاثنين ازاي؟ وانا مش عارف واشتبه هو كل الامور دي انا مش عارف يعني اللي شاكك في وضوءه ده هو عارف هو لنا مش فضي حفظ فتن؟ لا؟ حتى لو كان المتيقن في هو بقى برضو ممكن يكون شاكك في الحدث ويكون الحدث فعل ما حصل برضو مش عارف ما ينفعش يكون هو مش محدث ومش متوضي لازم يقرر واحدة منهم فهيه المشرع يقول ان اي شك يعمل به او كل الشك ما يعملش به زي ما هو اللي موجود دلوقتي لازم يكون في حاجة تفصل لو انا شاكك اعتبر نفسي فينا عشان نبدي الاحكام لو انا متأقن خلاص انتهينا يعني لو عارف انا في ليلة ولا في نهار خلاص انتهينا لكن لو مش عارف هذه المسألة انا مش عارف واحد ام من دوم هو عارف ده لا طيب, طيب. قول لي الحكم مش ولا النهار مش عارف كان كان الحكم نقول له ايه بقى اقضي ولا ما تقضيش بلاش منك اللي اي حكم ما هو هنفضل مش عارفين لغايه ما نحدد هو كلب الليل ولا بالنهار هو مش عارف حد هو يبقى الحكم مش عارفين ده منتفي ما هو كنت عمال اقوله في المقدمه ان ما ينفعش نقوله له انت كلت في الله وقت لا بالليل ولا في النهار اوكي ما فيش حكم انت لازم نقول ده يقع فين ولو باعتباراً يعني هو ممكن يكون في النهار فعلا ونقول له إن انت كنت في الليل والصيام صحيح وخلاص نعم، حيث يكون في الليل في الاصل كان في الليل؟ شو كان في الليل قبل النهار؟ يبقى الليل ممتد الآن ما هنقطعه ده كل المسائل مش في الصيام بس ها هو, هو احنا بدأنا بإحنا في الليل عشان نروح النهار لازم الموضوع يتغير لو عكسنا يبقى الموضوع فيه عدل يعني يوجيه على المغرب وكل. وبعدين شك هو كل بعد المغرب ولا قبله؟ هو كان فين؟ في النهار طالما ما شكل مش عارفين بقى عزين حدد يبقى العصر النهار في النهار يبقى اللي كله ده كله في النهار يبقى عشان يأكل لازم يتأقم من طلوع المغرب يا يسمع الأذان يا يرى الغروب يعني لازم يتأقم لو ما تأقنش بضل شاكك هو المغرب دخل ولا لا؟ لو كله يبقى خاطر حتى لو كان المغرب حقيقة اندخل انما لو عرف بعدها هو فعلا كلب النهار ولا كلب الليل يبقى العرفه دوت يقين هيبني عليه يقضي ولا ما يقضيش زيها كده المرأة الحائض واحدة حائض وقامت الصبح بعد الشروق شافت الطهر تبقى حائض يعني عليها الفجر ولا عليها الفجرة هي لو طهرت قبل أذان الفجر يبقى عليها الفجر لو طهرت بعد الشروق هي صحيت بعد الشروق وشفت الطهر الطهر ده قبل الفجر ولا بعد الفجر يعني علي عليها فجر ولا معليهاش طهرت في وقت الفجر ولا بعد ما وقت الفجر انتهى مش عارفين عشان مش عارفين لازم نعمل الاصل الأصل انها كانت حائض يبقى هي حائض لغايه ما صحيت لغايه ما تيقنت والعكس برضه هي نامت وما صلتش فجر وصحيت بعد الشروق لقت الحيض الحد قبل الفجر فما بقاش عليها فجر ولا بعد الفجر فايبق عليها فجر هي كانت طاهرة لما نانت عرفت الحد امتى؟ ما بيش اي دليل خالص يدل ان هي حاضت قبل الفجر مش عارفين ولو كانت بعد الشروب بديئة ممكن يمكن في الديئة دي مش عارفين برضه يبقى نبقي الاصل الاصل الاصل كانت طاهرة يبقى الفجر دوت عليها حقيقة ايه الموضوع مش عارفين بس لازم يكون في حكم تمام؟ طيب واحد في الواجب المفروض يانه الصيام ما هو الصيام وبعدين مش عارف هي النيه ديت كانت في الفجر قبل الفجر ولا بعدها هو نواه بالليل ولا بالنهار لو نواه الفرض في النهار يبقى اليوم ده بايظ معناه مفيش مفيش صيام لازم يكون النية بالليل فبالنية هو شاكك هي قبل الفجر ولا بعده يعني في الليل ولا في النهار يعتبرها في الليل لان هو ده الاصل اللي احنا ماشيين عليه يوم رمضان في اول يوم رمضان ماشي افتراض ان انت في اول يوم رمضان انا بقول احنا مش يعني مش بقى مش مشكله دلوقتي احنا في الطعم احنا خلاص شكل في الحكم لو جرين يمين ولا شمال يعني ده يوم صحيح ولا يوم باطل لو احنا نقول زي ما انت تقول كده ان اه ممكن ينف اول يوم رمضان او على رمضان كله وكان في اختلاف يعني بس خلينا في ايه ان هي صحيح طيب هو نوى المسألة كده وبعدين ما نوايش اليوم التاني خلاص يبقى على قعد الليل انتهينا وهو ده متيقن انه هو نوا في الليل خلاص انتهينا لكن لو كان بقى هو مش عارف او على قعدتك هو اول يوم بدأت ناوي ولا مش ناوي يبقى على الاصل اللي هو بالموضوع الليل ماشي واحدة في العقود بس عشان نقعد واحد اشترى مية مثلا وبعدين راح رجع للبيع وقال له المية دي ناجسة فانها رجع او اشترى روز وقال له الروز ده بايز أنا أعرف، وما فيش أي دليل يدل على إن المية دي كانت ناجسة وقت ما اشتريها، ولا النجسة بعدها، لأنه لو لو كانت ناجسة وقت ما اشتريها بدها غضني بأرجع، غض لو ناجسة بعدها، خلاص أنا مالي أنا بعثها رطخيرة، مثلاً ناجسة بعد كده أنا عمل لك ليه؟ وهم مش عارفين أحد يعني، وحد في عارك يحدد وده بيدعي حاجة، وده بيدعي حاجة، صدق مين؟ <تصفيق> ايه الاصل؟ <تصفيق> الناعة طهيرة <غير> امتى؟ <تصفيق> الوقت ما بيعنا احنا ما اكتشرفناش النجاسة الى دلوقت يبقى ناكسة دلوقت الوقت ما بيعنا كانت طهيرة يبقى القولة قول, قول البائع لو هو ماشي على الاصل ماشي لو هو اخرى على نفسه انها اللي بعتها ناجسة خلاص بقى كده ما فيش مسألة يبقى كده يترك يبقى الموراج اللي بداعي ده يركن على جنبه ونسأل البائع هي كانت ناجسة لو ما كانتش ناجسة لان مناصلك صلح خلاص كده شبه كده انا هنقل بقى على اللي بعدها ايه ده ده حاجه نفس الكلام دي حاجه بايظه اشتريت ساعه وبعدين اكتشفت انها عطلانه القول قول الرائع يعني يقول ان كانت عطلانه وقت من انا اشتريتها يا اما خلاص الاصنع كان صحيح لو كان في اصل لكن المايه يعني مسلسل زغل لان فيها اصل لكن السلعات فيهاش أصل انها كانت سريمة ولا مش سريمة الرز والشعير وما فيهوش أصل حل الحل خيان بيانة واليقين بيانة على المداعي هو الرجل اللي جاي واليمين على البائع وخلاص هلو الحل اه اه انا وشكلك في بعديه وكمان في التاكيد برضو بين بينشار خط بس مش مش بس في هو بيتكلم على العيال هو العيال بسم الله هو الناس هي هو اللي عايش انا عارف ان هو وقت نشي نوع صائم وكلم وكان اللي اكتشفت العلالة بعد ايه محب باضلت ليش نتفاجت انا مش مش مكتبه ايه ده ده انتشفتنا مكتبه ايه ايه ايه ايه لا مزي الناس ده مش ناس مش عارف ايه مش عارف دي موضوع الاسم وعدمه لكن ما مش عارف اعادة لما الناس هو يعني خفت عنه في الصيام طي كان الناس لو على القاعدة العادية من غير التخصيص بالحديث ده في موضوع الصيام كان يعيد برطه ما يقفنش بس يعينه واحد صلى ونقض وضوءه في الصلاة ومش عارف بصلا نقض الوضوء دوت وقت بيقضل الصلاة فاكر ان هو يقضى قبل الصلاة وخلاصه من الصلاة ده بيعيده انا ما عيدش يعيده طيب واحد صلى ونفي يتكلم في الصلاة نسي خالص واتكلم اللي جنبه وكمل صلب وعارف الحكم ده بيعيد ولا ما بيعج بيعيد برضه فلو ماشينا دوت على الصيام يبقى بيعيد في حد الجهل ويعيد في حد النسيان ولكن الصيام بعينه. جه فيه حديث في موضوع النسيان فبقى النسيان فقط مفور وإن كان نرجحها عشان ما نبقى عشان ما نبقى طيب. ثاني واحدة فلو. شرح بالأولى العمل, على العمل في الفقه على الظن غالباً وعلى اليقين أحياناً طبعاً نحن عملنا دلوقتي نبني على موضوع اليقين ولكن في أكثر الفقه نبني على الظن بس مش في مقابلة اليقين يعني واحد صوته وشاكك في الحدث يعني هو مرجح أنه حدث بنسبة مثلاً 90% و 10% لا انا ما احدثش لا ينتقل عن الوضوء للحدث الحدث لا لا لان ذا من المسائل اللي هي في مقابلة اليقين لو انا متأقن ما اقبلش اليقين ده وانقضه الا بيقين لو شك او ظن ما يفرقش او وهم طبعا ماشي لكن خلاص احنا لا امان عن ايه لسه هنبني مشألة جديدة العمل في الغالب على الضم. غالب عايز عاز لكم مثال بس آآ... كل الامثال اللي بزينا تتويه نقطة بوان. خلونا منها وضعش مع الفكرة مثال سهل شواء. المهم ان التاني واحدة مهمة في الموضوع موضوع الاصل وراطي الظلمة. وده اللي هو فيه الحديث اللي هو اليمين على المدعي. ال البيين على المدعي واليمين على الأنجل. وقولنا في موضوع البيع دوت لو احنا افترضنا مثلا ان واحد ده الواحد تاني وديعا قال له خليها عندك مثلا لمدة معينة واتلاثها فهو عليه القيمة تمام؟ يعني لو في فالقيمة يعني هو بيقول انا بقول مثلا دي ثالث انت قاعد بتساوي الف جنيه وانت بتقول لا دي ما تساويش غير بثين جنيه تشبت اجل فيه ع القعدة دي يعني الأصل مع مين؟ نحن نتكلم من مش اليقين والشك نحن نتكلم عن ايه؟ ان العصر براءة الذمة هو دوت شبه اليقين لا يزال بالشك لأن اليقين أصلا انه ما عندوش حاجة تشغل ذمته يعني ما هوش عليه فلوس يعني اليقين في الإنسان من البداية يبقى أصل فيه يعني برائز ذمته من العبادات ومن المعاملات يعني ايه أنا ما عليش فلق وما عليش طيام وما عليش فلوس لحد إلا لما نلاقي دليل على كده تمام؟ طيب فلما أنا بقى خلاص بصين أنا التلف أنا بتدعي ان أنا يعني انت بفوت دي هلف جنيه وانت بتقول لا ده هم 200 جنيه بس أي أن كان بقى السبب بتاعه يبقى احنا الاثنين مقررين بايه؟ بالمتين ليه فلوسهم ومتين يبقى دي اللي احنا خالفنا فيها الاصل التنمية الزيادة هو بيقول انا ما عليش الفلوس دي والاصل براءت ذمته يبقى انا اللي مدعي دلوقتي يبقى م. انا اللي علاجت دا يبقى الاصل معامين مع اللي بيقول الاقل هو ده اللي احنا مستركين فيه من انا عدتلكم في جيوعة هنبس فلحيك عدتلكم الرجل البخيلة اللي جابت زلعة في زت... فيها زتون وانا انا اخبك فيها فلوس من تحت واحد عايز ي... يعيد فلوسه وهي سائف فهم جاي زلعة وفيها زتون. طبعا الزتون ده ما بيعرض ما يبقى زتون بقال له المخلط بتاعنا ده بياخد وقت فأهم حاطط الفلوس تحت والزتون من فوق وحطه عند راجل تاني وقال له خليه عندك لغاية ما يجي كل ستوى يعني تخليه عندك يعني زلعة كزتون فهو مش هيفتح الزلعة ياخد الزتون يعني يوعد شهرين ثلاثة مش هيستخدمه حتى فالرجل اكتشف مش فاكر الصراحة هي زلعة كسرت ولا اللي حصل المهم اكتشف ان المتاع ده تحت كان فيه فلوس سرق الفلوس، والزاتون، وجاب له زلعة تانية، وحط له فيها زاتون شدنا من حكاية القصة بقى يعني جاب له زلعة تانية او ما جابلوش زلعة تانية يعني قال له انت كان ليك عندي زلعة فيها زاتون وانا كسرتها، خطعا يعني يبقى انت ليك في, ليك في زمتي ايه؟ زلع الزاتون، موضوع الفلوس ده بقى الاصل مع مين؟ مع اللي السرق يعني عندما كسر السارع وخذها ده القصل برأة ذمتي يبقى أنت اللي لازم تثبت اللي تحت السادون ده كان فيه فلوس همتوا كده الموضوع؟ هي دي مسألة التلف بالضبط يعني هو البتاع دي احنا شكين هو زتون بعشرة جنيه ولا دون مليون جنيه وهم زتون باتنين جنيه القصل برأة ذمتي أسرق براحتي ما تجيب ما... ما... دليل بقى لو جبت دليل طبعا يعني طيروا إيدوا ويلزموه بالمليون جنيه لو جيبت دليل ماشي كده؟ كده الشهاده اللي أنا مش عارف الصراحة نهاية القصة يعني مش عارف واثقت ولا ما خدتش ولا إيه بس طبعا غير القصة الاطفال لقيت في الاخر ده غيره بالفلوس اللي خدها والتاني مش عارف حاجه ماشي واخده الموضوع ايه؟ هو ده دي كده الاطراف انا ده احنا بنتكلم احنا هنحكم بايه يعني يعني نلزم مين بالدليل لأن ممكن نصحب يعني لو إحنا قلنا السائق ده اللي هو اللي هو فعلاً صادق هي كذل كذبوا وأنزلنا الدليل يبقى هكذا بنقول له يدفع المليون جنيه يجيب دليل اللي ما كانش فيها ده أشرت ولا التاني هو اللي يجيب دليل فالظاهر إن يعني الشرع على أغلب الناس إن الأصل إنه يكون الأصل براءة الذنب إن الادعاء هو اللي يغير الناس عن الحالة ذي فهو ده في حواليننا يا سيد القضاء كله هذا لو عارف من تحت الدهال واللي فيها فلوس ذي شاهد الناس الاول ان انت حطيت تحت في الزيتون ده فلوس هات اتنين شهود وقول لهم الراجل ده نصاب فانا بدل ما اديله الفلوس دي واسرقها هخبيهم في الزتون ومش عارف ايه وهديله الزل عاديات ويروحوا معك بعد ما اسلمهم بتاعه دي ما يديش الفلوس اه مفهوم كده لو اتنين شهود عدول دول وخلصنا يعني يمكن بيتهم مليان طلع فلوس خلاص كده كده الموضوع يبقى الاصل غلط الذنب طيب. طيب. الاصل في المشتوق في وجوده العدم يعني لو واحد شك في فعل شيء او عدم فعله يبقى كأنه ما عملوه شواء الشيء ده كان واجب او حرام يعني واحد مثلا اقسم انه لو فعل كذا او نظر يعني لو فعل كذا هيعمل كذا نظر يعني يعني مثلا ايه لو انا قريت النهاردة اي حاجة من القرآن يا ربنا وفقني يعني قرأته من القرآن أبقى تصدق ذوك 14 جنيه، وشك هو أرى ولا ما أرى وش. يبقى عليه العصر الجميع أو عمش العصر الجميع معلوش حاجة لسه شاهدك يبقى كأنه ما أرى بسه او العكس هو بقى بيصلي وشك في مقض الصلاة سواء بنقض الوضوء نفسه او ان هو تكلم او في اي حاجة يبقى هو المقض ده هو المشكوك فيه يبقى صلاته صحيح لو سكف الصلاة نفسها يعني هو صلى ولا ما صلىش يبقى كان ما صلاش ما يصلي من الاول ماشي لو اي حاجة مشكور فيها نلغيها ونشوف بقى وضعي من غيرها هيبقى عامل ازاي ونمشي طيب ماشي بسم الله خلاصك المشكوك فيه او في وجود يعني عدم او بيشك يعني فيه شيء فعله املاه أم خلاص من عدم الفاعل لبقاته من الأول ذا لو كان واجد أو لو كان حرام يبقى ما عليهوش كفارة الحرام دا اللي هو كان لم يقعد هو مشروف دي يفسي يا غاة تانية طيب أحد القصم للهامة بقى في الشريعة اللي هو القاعدة اللي بعدها, بعدها, بعدها. لأصدق الأشياء يبقى أحد ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ يعني مثلا غالب طالما على القصم ده هو أراد أعطى إياتي القاعدة دي لوحدها ما مفيش يعني معالجوش الكلام ده ولكن مش عارف في الناظر الموضوع بيبقى ماشي ازاي يعني لو كما قالت النادر يعني بس هيبقى محتاجة دليل مخصوص لان احنا هون القاعدة بتعمل استقرار استخراج في بحالة عدم الدليل انا مش فاكرا صراحة النظور هو كان الدليل يعني لغالب وظن بتعمل ولا هي بس بطل بالشكل او كلها يعني ايه تقلل وظن بليسا مش تشفكر العمسية ما هو نفس الده انا حدث هشعى مزينة بحاجة بس انها انا حاجة بأس انا نفس الوصولة وغاية نفس الوصولة انا اتقذ من مصر مصر انا صلوه انا انا ميه هشعى من الفطوة بيه مصر اكتب بس اقصول في كل ايه انت بتقول له ده يعني موضوع انها بصلي وراء امام ومش عارف هو مسلم ولا لا لا اصلي مسلم، تبعوا بيصلي ماذا ده الظنون وده الظنون وده الظن يكين يعني الاصل ده مضمون في اصدك يعني ممكن كي او كي او ان الماء دوت يعني اصل في اصل خطته ان هو طهور ولكن هل لم يتنجس وده لا احنا مش عارفين اوي فاحنا شكين فيبقى احنا الموضوع له ظن بس الظن دوت معمول بيه في ابقاء الأصل. ما يخالفش الاصل يعني لكن او ظننا في العكس امتى يعمل بيه لو يسأل عليه كان هذا الاصل ما هو متفقن فيه او الاصل من هو كان طالب امتى نعمل الظن في ان هو يبقى نجس؟ في المية ما يمفعش في غيرها بقى مش فاكر الصراحة طيب. الاصل في الامور اللي باحة قولنا احنا ما كدنا منشرح الحديث بتاحها ان خالف بس اللي امع ابو حنيفة عند الاحناف ان قال ان الاصل في الامور تبحظر واللي عشان تبقى مباحة لازم دليل طبعاً هيبقى الاختلاف في الحاجات اللي فيهاش دليل يعني اللي فيه دليل على الحل أو دليل على الحومة يعني مثلاً ميتة السمك يعني ميتة الضحى هو طهور ماء الحل ميتته ده خلاص ده فيه دليل على إن الميتة دي حلة والباقي الميتات فيها دليل على حرمته هاي الحيوانات بقى اللي ما يش ميتة مذكاء في منها اللي فيه دليل على حل زي مثلاً العام كلها, كلها بأصناحة الستة لأمة البقر والغنم والإبل للثلاث إناس لما النوق والماعز بتاع الغنم والإين البقر والأخ يعني ده مش فوالبقر على مذهب أو يقص عليها عماذة بداية مش فارقة يعني لا يتذكر البقر اللي هو إيه طول طول طول الله إذا ما دليل بقى زي الفيل مثل أو الظرف بقى الفيل في الدليل النائل اللي لو هناك زي ازاي يا رب من أنهم نستخدموش يبقى عارة بدايبها ما علينا خليناك الظرفة فى ثالثة <تصفيق> مثلا ما دليل الحاجات دي بيبقى المعمول فيها بقى بالاصل الاباحه او الاصل الحظر بس في ادله كتير على قاعده موضوع ان الاصل في الامور الاباحه وادله قويه كان الثاني دوت يعني خلاف بسيط زي مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما حل الله فهو حلال وما حرم الله فهو حرام وما سكت فيه فهو فهو عفو تقبله من الله عافيه فان الله لم يكن ليمسى شيئا والحديث اللي في الأربعين اللي احنا كنا قرانا قبل كده الله فرض الفرائض فلا مضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدود فلا تعتدوها وسكت عن أشياء غير من غير النسيان فلا تبحثوا عنها والحديثين دول حديث حديث صحيحه فيعني بقى خلاص الموضوع ان ايه الاصل من به وهي كمان جاية القاعدة بتاعة اللي يقين هي وزل بالشك اللي يقين في خلقة العدلة وزل اللي ما احناش عام بلاحديث دي فهي بس كدلال منطقي منطقي بس يعني مجرد التفكير يعني فمجرد التفكير ممكن يبقى عشان اقدم على حاجة زي العبادات مثلا العبادات ما اقدمش على العبادة إلا لو كان فيه دليل على انها عبادة فعش اقلب حاجة عميسك طيب بقى الباقي الحاجات شغلتها ممكن يعني وبالتالي بقى ااا ده البرنامج ده ينفع ده وغير لي على ايه؟ قلنا المحافظه من قال انها مباح ما ليش مباحة. لما تبقى مباحة محدش يحرمه كل من حرم زينة الله لما تبقى زينة لو الخنزير ربنا خلقه وإنه مش مباح فمش من الزينة فيبقى تحريمه ومش ما يخرجش عن الآية مين قال بقى الحياة المسكوطة عنها ليش زي الخنزير لازم لها قاعدة الحديث ده اللي يوضح فيه ممكن طبعا يكون فيه بعض التفزير حاجة زي كده بس يعني ده ما يتقليش ان يعني ان كان عبد النصر القرآني بغضلت قوي يعني لو ماشي بعيد عنه فى يقولنا موضوع ايه دوت الموت الحيوان اللي هو المشكل ده اللي هو ما مع... كانش معروف ايام العرب او ايام النبي عليه الصلاة والسلام فما قالش في حاجة النقيس ازاي اوه مثلا واحد لا انا ماشي في فقر النهر دوت مملوك لواحد بعينه مملوك لواحد ولا مشاع على الناس النهر ده مش عارف. نهر الميل يعني كرعه لو جوه ارضه وهو اللي شعيقها الضرمية اللي تيها دي بتاعته كلفته هو اللي بيبقى لها بالطربات يبقى اللي جوه ده مملوك فلو اخد منه يبقى حلال ولا حرام الاصل ايه ايه الاباح هو مباح المال الجابي ده في الغالب مش ملك حد لغاية ما نثبت انه ملك حد ماشي واحد بنى برج حمام دايما بيعملوا كده في الفلاحية يشوف الحترة فيها حبوب كتير الحمام البري كله عمالي تجمع عليه فهي بقى يبني برج الحمام من فقط في العشش كل حاجة فالحمام يعقشش جواه فياخد الحمام هو يبيعقه ويأكله الحمام اللي دخل عشه دوت بتاع الناس ولا بري شارفين ممكن يكون مبتاع الناس لش هو نادر يعني لان انا بيعشش في مكانة بين ايه في الغالب يعني فيبقى بقى ان ده نادر يبقى لاصلة فيه ان هو البري ولاصلة فيه ان هو باح فهمتوا؟ دي الحاجات اللي عدمهم بوعه <تصفيق> ايه واحد يا صاحب البرج ياخد منه صاحب <تصفيق> البرج ياخد منه اه لقى او عام البرج ثاني وعشش عنده طرح لا اي واحد تاني ماشي في الشارع ده بتاع البرج ولا يعني ما هو صاحب الحمام ولا صاحب البرج ويعدي ياخده يعني <تصفيق> <تصفيق> جبال <تصفيق> البرج ده يعني يعني الحمام ده ده بتاع اسكندريه اه اه استولى ارضو, أرضو عليها البرج وهيا الصيد دي الحمام حاجه مع الشنطه فبداه وخلاص امتلكه هو دلوقتي لكن قبل ما يمتلكه هل هو كان مملوك لحد فجاهله لو فيه دليل يعني مثلا واحد قريب منه معلم الحمام ازاي على فلو فيه دليل على كده يبقى ده صاحب مالكه الأصل انه ما ينفعش يتملكه او يصطاد حاجة مملوكة لي انه ما بقى لا اصطاد ولا ولا بقى مملوك ويجي يجي يخلوك بخلوك بجمده طيب ان أصدخ الأوضاع التحريم طبعا هم خلوها قاعدة وإن كانت مش نصفاعدة في الأوضاع بنصوص الشريعة او يعني مش بنصوص بالقاعدة ديت اي واحد حلال الجوز اي واحد الا الاصناف اللي حرمت طب لو احنا مش في الاصناف اللي حرمت مشكوك فيه بقى يعني مشكوك هي من الاصناف ديت ولا لا والاصل على القاعده قبل ما ننظر للدليل الخاص يبقى حلال ليه ولا حرام حلال اصل الاباح ان دوت ما ينفيش الاصل الاصلي ولكن في الموضوع النكاح بعينه جه دليل على نقض القاعده دي اللي هو كيف وقد قيل لما جاء واحد من الصحابة وسائله على الصلاة والسلام على إنه هو يتجوز لوحده قيل أنه ربع منه وقيل دي معناها إنه مش مشكوك إنه ربع منه ومشك طعيل كمان فالنبيع عليه الصلاة والسلام يقول له كيف وقد قيل فبقى كده موضوع النكاح محول عن القعبة الأصلية يبقى الأمور كلها الأصل فيها الحل الا ما بال الضريعه على التحريم في النكاح بقى اي حاجة مشكوك فيها يعمل بيها يبقى احنا بنعمل بايه باليقين في كل الحاجات في موضوع النكاح بالشك مجرد الشك يحرر ماشي فمصاغين القاعده بالطريقه دي ان الموضوع اللي هو الموضوع اللي هو الفرض فرض المراص الموضوع ده الاصل في الحرمة يبقى اي شك لانجرع الاصل الاصلي ولكن هي اولا مفي شك يعني هي مش من الاصماق المحرمة ومش مشكوك انها تكون منها فخلاص يبقى اي مباع لكن هي بقى محناش عارفين هي من الاصماق المحرمة ولا لا يبقى كده شكينا نبني على الاصل انهي الاباحة ولا الحرمة ما هو الاصل في الامور كذرة دوت معناه إن إحنا في حالة عدم المعرفة أو عدم اليقين هو حلال ولا حرام نجريه على موضوع الأصل في كل المسائل اللي فاز كنا نجري على الأصل اللي هو الإباحة تدور بنجري على إنه حرام كيف وقد قيل هو الصحابي جاء هنا يريد أن يتزوج وقد قيل أني ربعت معها يعني هو هي أخت من الرضاعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كيف هو قد قيم ماشي فكده يبقى اللي مجرد الشك فيه ان هو محرم يقوم محرم في موضوع بإين؟ نعم انا بنا بس بقى نحن ما شاك نحن ناخد بيدي العكام ولا بلاش ننظر المنع لا المنع بقى الناحية التانية مشكوك فيه برضه يبقى الاصل الحضر يبقى الناحية التانية ها؟ يحطط راي فراجع زي ما قال اخواننا المجروح ما هو الا اصل في معتغير الجواز هي اجنبيه ولا محرم اصلها اجنبيه ومشكوك ان هي محرم او لا فنطرح الشك كده كده احنا محتاجين على الاثنين اه عبادنا المحرمه <سؤال> والمحرمه ايوه يحطط راي فراجع هيبقى يبص المشكله اوتو ولا مسؤول بدك عايزي لو كلوات ولا بدك عايزي واحد؟ حلو. سوكي لو عندي يعني. كم أنا بحسيب؟ ممكن بيجيوف بعد كده لو فش ما فش ما تحسين. فيها نص صريح كمان يعني ما ليه أولًا لأ هو إذا ما يتجوزهاش هيك. بس في نص صريح إنه هو ماي ما كان يجوز. معنى كده إنه هو بيعلمهش كله محرم. أي سوكون عايز يعود أكتر ناس فيها ناس نوم يعود ليش؟ لكن في ناس في النوم ما عامل ناس كان نوم؟ لا. بس ما حدش قال إنه عامل نبي. شوف هذا من مواجهة ينص. طيب الأصل ترى واحد المسلمين واحد كتاب الحين هو أنت ترى واحد المسلمين واحد كتاب العشر حلال؟ لا لا ما هي لا ربيحة خلاص الشروط مثل احنا هي عارفين هو مذبوح حلال مش حلال. لو لن يسمي عليها كفرة يعني لو ما قالش حاجة خلاص انتهينا لو قال حاجة كويسة بسم الله والله هو اكبر و اي حاجة يعني السنة او غيرها برضو ما فيش مشكلة او يبقى احسن لو ما قالش حاجة كفاية أه؟ حتى لو اهل الكتاب مفهوم قطعا عند المصريين انه لازم يسمي عليها حتى يبقى نصاره لما يجي يسبحه يسمي بصوت عالي كده عشان يسمع الناس. عشان ما حدش ينكر يعني اكله لو مقتولش مبررش يبقى مشكل كل مش مش في ذوائع لو مذبوح ما نقول هو ده باح الاول نشوفه بقى حلال ولا لا يعني لو مش عشان عليه عادي يبقى هو الاصل بقى ايه ان هو لم يسمى كفره لغايه ما نثبت لو مشروع لو مشكوك خلاص لو مشكوك بقى هو مشروع ولا مذبوح ايوه يبقى ما فيش اصل هو ما فيش اصل عندهم الا لو في اصل ان هو معظم البلد او غرف البلد الذرح او غرف البلد الصعب او غرف البلد انه بيسلم كفر لو مفيش اصل تبقى شبه. تخد نحن دليل الشبهة خلاص على قد بقى قوة الشبهة وبعطى حد دي فرش يا ايه سعب الربيد خلاص فتبقى في الوقت ولبس خلاص مزيح؟ متن مسماش مش كمان؟ ولو اهل كتابه ما سماش مش مهم لمرض هاي التصميم مش فى مش وجهه فلو ما سماش تبقى مذكاة التذكية ما هياش القول على الغبيحة التذكية هي الربح قطع المجرى النفس ومجرى الطعران نعم ربص احمد الحمد للغاوة والسلام الله صلى الله عليه وسلم قول ده سيلو ده انا عارفه ان كانت اتسميت عليها بعد كده ودا كده فهو بيقول لا هو شهاب الدين نفى كمان ولا مين يكون مش متاكد والله مش متاكد لكن هو قال شيء <تصفيق> الشيخ العطايمين بيقول انه إن لأ هو ما منها بس انا لا مع ما تكيتش منها ده فانا انا عارفه ان التسمية لو ما تسماش او انت مش عارف من متسمى او لا لو سميت عليها تحيه لكن لو سمى عليها تطب وانت سميت عليها بعد كده ما يفرقش برضه خالص طبعا دي السمات الوقت اللي انا مش عارف اذا اتشم عليها ولا لا فيا ده بقى انسى يا انت تسميه هو مش حاله على اصل لا يمكنه أن يصبح الأولى أن أوروبا نعظمهم مش من أهل الكفايق. خلاص، ما بقىش الأصل أنه من أهل الكفاية بل أصل نوم ممحلين كافرين حتى ببين الناس خلاصي، بقى بقى لو عكملنا نفس الأصل بقى رأسل، إحنا لو أحملنا الكلام ده بقى لسه آنا كلام يعني الأصل بيهم نوم من أهل الكفاية فغالد السكان أوروبا المسحيين أو يهون فخلاص لكن لو بلد بقى, بقى مختلط شوية كده على شوية كده يبقى بنسبة الاختلاط ده هي نسبة الشبهة وكل ما قوي الاختلاط ده يعني اللي مش من اهل الكتاب اكتر يبقى الشبهة باقوى وعلى مرات الشبهة اللي احنا قمناها لغاية ما يبقى يعني 90% مثلا منهم مش من اهل الكتاب يبقى الشبهة قوية جدا يبقى اقرب لتركها ولكن لا تحرم إلا بالتيقهم برضو وعلى حسب بقى درجة الورع والحاجة ليها او جدا عن فتره معقوله في فتره لما كنا في رئاس كتير هناك وما كانش راخر بالمكتب في يعني لما بيكون بيخاطب المسلمين يشجعهم انهم يعني يعني شبكه او ضغط يعني مثلا يبقى يقرأ كده و المؤمنين لو هم مصدقين لو أوه. هم مصدقين بقى أوه. طبعا الحاجات اللي بتبقى على الواقع ممكن يستفد هناك بس لو كان انت بيفهم الموضوع اللي هناك المتصدر يعني هو متصدر عشان هو اقفه الموجود والموجود ما همش يعني اقويا ولا حاجه فيبقى لازم يجمع ما بين ان هو قفاه اصلا فاهم يعني عايش وفاهم الواقع لو اختل وحده من الاثنين فيه يبقى في طمره حتى نحن مبنيين مجاوب على حالة بسيطة بنوع النقود فرائد عامة كده مش عارف فقطع بفتوى يعني امريكا تعمل فيها ايه فرنسا تعمل فيها مش عارف لأن مش عارف الواقع هناك ممكن يكون عارف الواقع ومش عارف الفقط في مشكلة طيب نكمل القاعدة اللي دي الأصل في الكلام الحقيقة ده المجاز يعني الكلام المحتمل معنيين يبقى الأصل فيه حمله على حقيقته اللي هو المعنى المتبادر للذن والحقيقة دي زي ما قلنا كده في الأصول ولا ما قلناش مش فاكر إما حقيقة شرعية أو لغوية أو عرفية يعني الكلمة الفلانية دي التعارف الناس مع عليها هي بالمعنى الفلاني يعني مثلا عربية دي معناها هل تتكلم عربي ولا أن هي عربية اللي بنسوها ده عرف عرفها اسمها عربية خلاص فلو قلت مثلا انا عمري ما هجيب عربية فلو ان بنت متكلمة عربي ابقى حنافت مثلا علوبة ابقى حنافت اه جبت واحدة وعربية الاصل يا عربين تتكلم عربي طبعا لو قلت اشتريتي بقى قدر يعني لو اشتريت بقى عبد اما يعني متكلمة عربي تبقى مشكلة ده مع العرف كده ما بقاش حانت لأي الكلام اللي اتفهم هو على حسب فهم الناس في المكان دوت وعلى اساس دوت اللي غير العرب بقى خالص لو تكلموا بأي لغة بأي ألفاظ يبقى على المفهوم من لغتكم تمام؟ ديت الحقيقة العرفية لمعنى الكلمة أعراق الناس إن الكلمة دي معناها كذا لو إن الكلمة ديك ليها معنى فأي لغوي زي مثلا الصلاة لو قلت إن أنا أقسمت ان انا هصلي الظهر مثلا في المسجد فاقسمت ان انا هصلي في المسجد اصلي الفطر يعني قلت والله هصلي في المسجد كده يعني قلت كده لو ما صليتش في المسجد اقدر اروح ادعي في المسجد مثلا واقول ان كان المقصود المقصود بالكلام هو لغه الدعاء لا يعني الحقيقه فاعاد الكلام هي الحقيقه الشرعيه المقصوده منها ان الصلاه محمولة على وان كان الكلام دوت ممكن يوهم مسألة الدعاء تمام يبقى الكلام لو موهم مسألتين معنيين يؤخذ بأني معنى الظاهر اللي هو القريب للفهم والبعيد لزنه دليل زي كل الكلام الشرعي يعني حتى ما يجريح من القرآن أو السنة أو غيره يبقى الظاهر هو المراد والوراء الظاهر ده لزنه دليل عشان يبقى ظاهر الظاهر بد يعني نتغير ليه بيبقى مؤول بس الدليل فهمت كده؟ فلو مثلا واحد قال لمراته روح يعود عن امك ده يبقى طلاق ولا مش طلاق كريم مع بعض هيسأل لا سيدي بس كان قال لها ده مش طلاق ليه اولا هو مش صريح في الطلاق يبقى احنا لازم نشوف هو الكلام ده يعني ظاهره طلاق ولا مش طلاق يعني ظاهره مفهوم منه الطلاق ولا لا لا إلا لو كان دل الدليل من الحال يعني على ان هو اصله الطلاق او هو ناوي الطلاق لكن ظاهر الكلام بس واحده كده يعني كل واحد يقول له مرة روح عام عودة عندهم ضمك بطلقها لا ماشي فهي بقين الاصل في الناس دي نفس الكلام الاصل الكلام بقين الحقيقة لا مجازد شبهها الاصل المحتمل من الكلام الظاهر نفس الكلام الاصل استصحاب حكم النية بمعنى لو نويت اصلي صلاة معينة وفي النص نسيت ما بقاش في بالي يعني النية يبقى النية مستصحبة لما افتكر بقى يعني يجي في ذهني هو انا بصلي ايه او افتكر بقى انا بصلي ايه فعلا يبقى ده مكروش مشكلة لفترة لان نسيت فيها النية ما بقاش فيها مشكلة يصلنا من الصلاة قلينا في الصيام مثلا واحد ناوي الصيام في اول اليوم ونان لغاية المبرد بلوصايم او بلوصايم صائمة وطبعا حاجات تانية عملها كتير صلى راح الله راحت ورجاء ماشي بلده صائمة طيب هيكين النية في الموضوع ما هو بيعمله هو من غير نية بلاش نام لغاية المغرب الجزء اللي نامه من النهار لمن غير نية هل بيقفع النية؟ ما يقفعهاش إن حكم النية مستصحة ماشي؟ واحد نام من قبل المغرب في يوم وصيح بعد الفجر تمام؟ لو صايمة ولا مش صايمة ماكيش نية مستصحبة لو هو فريضة ها لازم ينوي امتى بالليل قبل بداية اليوم لان لو من اليوم ولو ثواني بغير النية اذا هو ما صامش اليوم الفريضة صامن لحتة يعني وده تجوز عنه في النفر بالحديث لكن كان يدفع ما ينفعش انا اصلي مثلا نص الصلاة الاخير هو كده بقى ولا مثلا اعمل ثلاث اربع فرائض من الحج واسيب الباقي مفيش الكلام ده صح الصيام بقى نفس الكلام ما ينفعش اصول يوم ناقص فأوله او فاليوم اللي في اخره لو انا كالت في اخره يبقى تهد طب فأوله لو كالت تهد برضو بلاش تكلت بقى لو ما نوتش في اوله يبقى اليوم لسه هيدق بلق مثلا من ساعة سبعة الصبح الشواء اللي في الاول دول ما فيهمش الصيام ما كونش نية، بحكم إنها مش مفتصحها بس صامد. طالع لازم كذا. نعم راح نقول. بعيد عن الموضوع ده يعني هو ما فيش نية، ما فيش نية موجودة. وهو كان موجود ينويها بالليل، ما مناويش. لو طبعا هو ناوي من هو رمضان والقول ده ما خلاص مسألة. يمكن الأول مسألة كده. هو كان موجود ينوي بالليل، و مناويش خالص صحيح فعل الليلة اليوم بشوية. يبقى النية لو مفتصحها صعيتها. عدم الصيام يعني لسه النية مع ما تعقدتش عسنك استصحف تعقدت امتا؟ بعد الفجر واستصحبها بعد كده لابليه ده مهدوم مرهومة؟ قعدة الثالثة الحمد لله المشقة ده اللي بالتيسين لما كنت محرر أتقطس القاعد النهاردة يظهر ان احنا يعني ايه؟ يعني بقى اغطار لخلصنا بخان سيانة حم؟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 يعني ما يتنفذش يعني عشان فاهم يعني مش في الاصل بمعنى مثلا لو كان في مشقاه الصيام عشان واحد عاجز عن الصيام ده معناه ان الصيام ده غير واجب ولا هي المشقة اللي رفعته في حاله كورانه في حاله لكنه قال الشيخ واجب ماشي بما إن مش بتهذيل الحكم يرفعوا في حالة معينة ماشي ده المقصود الكلام الدليل أدل كتير يعني يريد الله بيكون اليسر اللي ييسر ولا يريد من العسر قول النبي عيث بحنفية الشامحة إنما بعيث الميسرين ولا تبعثوا المعسرين يصير ولا تعصر كل ده الدليل دوت على موضوع المشقة ماشي إذا ضاق الأمر عن التنفيذ اتسع في الجزء اللي ضيق يعني كده ضاقه التحمل عن الصيام نترك الصيام لو لم استطع القيام في الصلاة لا تقوم في الصيام في الصلاة خلاص هو الموضوع كله الضاق ده يبقى هنخرج بره بقى كله انتسع الموضوع إلى ما النهاية نشيله كله ماشي طبعا هو بيدوسها واحده تانية ان ايه الميسور لا يسقط بالمعصور ممكن هتيجي بعضها ماشي ماشي الميسور لا يسقط بالمعصور دي معناها ان واحد ما يقدرش يقوم في الصلاة كل الصلاة بس يقدر يقوم نص صغر ايه الميسور في الموضوع اللي يقدر عليه ان يقدر يوقف نص الصغر فيوقف النص ويقرق النص التاني ما يقرش عشان انا مش قادر اقوم بها كلها اسبها كلها يبقى الجزء المعصور ما يسقطش الجزء الميسور فبيقول الميسور الجزء اللي قادر عليه ما يسقطش بوجود جزء تاني مش قادر عليه ماشي كده؟ يبقى احنا المشقة ترفع اي حتة ترفع الجزء اللي يزيل المشقة فبيقول برضو زي ما هيقوله بعد كده ان الضرورة تقدر بقدرها المشقة برضه تقدر بقدرها فقسموا المشقة لثلاث انواع مشقة هما نوعين رأسيين بس يعني النوع الأولاني مشاقة ما ينفكش عنها عنها العبادة غالباً يعني كل صيام فيه مشاقة وكل صلاة فيها مشاقة وكل جهاد فيه مشاقة ده ما يسقطش الواجب وإن كانت المشاقة شديدة شرط الصيام في شدة الحار أو في طول الوقت طول النهار أو الجهاد في الصيف. المشاقة دية ما ينفكش عنها ان الصيام دايما هيقعد يلف طول سنة نيجي في الشتاء شوية ونصر مش معقول عنه بنقول ان الصيام في الشتاء جائز والصيف بقى يبقى راحتكم كل واحد يام اللي هو عايزه يبقى المشاقات اللي ما ينفكش عنها العمل غالبا هو اصلا فرضه من قبل الله عز وجل جايب المشاقة دي معاه يبقى المشاقة دية ما لهاش اثر فيه ماشي طبعا ده في المجمل إلا لو واحد بعينه في طول الموت دا دي مش هيقدر يبقى ما يصومش لما يكون الصيام مشق عليه ولما ييسر عليه يبقى يصومه يبقى يخد رمضان في الشكل النوع التاني بقى ان المشقة ما تكونش جاية مقترنة بالفعل يعني ها المشقة حاجة غير العمل يعني هو عليه الصيام وكل كل حاجة والصيام ده طبيعي و مش مشكلة بس هو مريض المرض مشوز جوز ان الصيام والصيام لما فرد ما فردش بالمرض يعني هو فرد شي تأصيف بس مفرد شي معاه المرض والسفر و... فالسفر والمرض ده منفصل عن المسألة اللي نتكلم فيها يبقى المشقة دي منفصل عن المسألة يبقى المشقة دي تعتبر امتى وما تعتبرش امتى تعتبر لما تكون مشقة شديدة ولا تعتبر لما تكون مشقة خفيفة المشقة تسرى شبه بها اصباع خفيف واحد صواما او منملة حيات كده يعني. إنها مشافة فاليحة بقى ليه ايه؟ يعني تضايع واحدة من المقاصد الرئيسية تضايع النفس سيئة تضايع مثلا؟ ممم اه تضايع الأم أو الجنين لو كان هو بالكلام عن الصيام او في مشقة ومشقة ومشقة ومشقة ومشقة ومشقتها ومشقتها يعني كنتم ان مش خطر عميل؟ خطر في صدرك خطر داشت معدل تلافة أكبر بأس الحمد دا لا يزيل محطي أكبر نشأ يعني تحامد دا بأكبر حمدتك بأكبر حمدها بأكبر فموضوع الصيام ده بالذات على الحوامل اللي يعني أنا عصبت أن موضوع جرم المكان المتبين في الحال وفي أهالي بيستعبط في نساء بتستعبط في بيه من الجهين أيوة نفهم أيوة نفهم هو القضية اللي يعني إيه؟ يعني حاجة علمان مختلف عليها طبعا في طبعا يعني حاجة علمان مختلف عليها علمان مختلف عليها طبعاً هو الموضوع ممكن يستعمل في كل حاجة مش هل ولا لا تصطع يعني مش نقطع الجنين يعني. يعني هو ضرر مش موضوع مشاكل طيب هو يعني المعتاد ان اللي بتصوم بتنزل الجنين مشوه او ناقص رزق او لا يعني بيدعي عن المسالة الطبية يعني واه ينقص ومش عارف ايه في الوقت الفلاني اللي هو عامل الجنين لكن مش فاكره هو ادم يعني بني ادم مفهوم يعني لا تشوه خلقي ولا عقلي وهي كانت صايمة بيه وده غلط في النساء فموضوع موضوع ان هي كل ستات اللي تحمل ما ما تذكر وهما طبعا باستعبطوا لك كل شهور الحمل معنى كده ان نادرا ما واحده تحمل ومش وي رمضان في وقت مش الحمل ده تسع شهور في السنة فيعني في فاني هو اللي بعد كده بقى, بقى النقاش ورضاعه بقى يستعبطوا السنتين كلهم فبقى الأهالي بعد الصعباطه بعد كده يقولك إيه؟ إنه تعوضهم بقى إنه يعوضه ما بيش أمل للتعويض فخلاص يبقى يعني, يعني, يعني, يعني كفره على طول وانتهينا تقول لها تعوض وقال يعني... ليه تقول لها تعوض ما... احنا الأول ما انتقل للتعويد أو لا آه. لازم نقرر دوت. <تصفيق> فهو لازم يكون يا إما مشاقة على الأم شديدة تتوفش بحاجة يعني من وظيفها أو توفش بحاجة من الجنين إنما يعني مجرد هدعب هي شوية او بقى هم يتوهموا في السكر مش عارف لما ينقص ايه يجيلك واحد متخلف عقليا الحاجات اللي هم بيقعدوا يدوها لكن تلاقي كل اللي بيدوشوا ده 3 4% -3 من البشر بيحصلوا في نشطه خلويه تتكلمكم في نشطه خلويه تطقط بس مش كده هي خطر ممكن تخطر من غير ما تصاب عضله ما تقدرش تكمل هيغمى عليه مثلا حاجه كده برضه الشطه أو دي صعبه اه هو ده بيدي اجابه صعب ما, ما فيش برضه ما حد فاصل ما بين اللي دايما شقه يتاخد بيها ولا الموضوع دايما مبني على تقديرات تقديرات الناس وتقدير ايه طب هو هو دايما يبقى راتين يعني فين المتدين وفين اللي مش متدين لو كان في حد فاصل هيبقى دوت يعني ايه شبه تعنث كده لو في حد فاصل ان هو قبل ده ما تفطرش بعديها تفطر هيبقى في ناس على الحد دوت يعني يتعبوا لان الموضوع ما يبقى سارح كده في ناس ممكن تشد على نفسها شويه تاخد صبر اكتر وناس بتسهل وما تقفاش بس في تسهال وما يقفاش وفيش تعباض ده يعني لو يعني مثلا ايه من العصر كده ابدا اصدق هم <تصفيق> تا عايش تعمل ايه يعني صايم ومش هتصدع هتصدع اكيد يعني, يعني انا عمري مثلا مصنط وما بقيتش قادرة يعني اصبب طولي كده اما يعني هي حامل دلوقتي اما طبيعي يعني من غير صيامل غير اختش مطلقة ان اما رأى فيه يعني حاجات فطبعا المشافة ديه اللي هي اللي خلاص يعني متبقن عليها ان هو هيفسد من وظيفة عضو او العضو نفسه هيتلف او هيدفع او حاجة شبه كده يعني من جسده او جسده كله هيروح يعني هيموت او اللي شبه كده القريب من كده او انه يخاف يحصل كده طيب طب موضوع الاخد داخل المشنك طب مثلا واحد ما بيقدرش في الجنب الساعات كلها شغال ومريض ما ينفعش طبعا ان كل الساعات تشتغل هو لازم يقوم او يوقف لا بس اساسا ما متقسمش يعني احنا في الصلاة ما بنقولوش صلي نص الصلاة ويسين الباقي هو بيصلي الباقي بس بكيفية سهلة انما الصيام ما بتقسمش فيش كيفية سهلة يكمل بيها باقي اليوم هو يا يصوم يا ما يصومش ايوه كده يبقى صام كده اين؟ يعني الواقع المصول ده مش يعني بالمعنى اللي هو انه يبقى واجب بس انت بازم تنزل منه يعني ممكن تنتقل من الصورة لصورة تانية اللي هي في الصيام بقى من الصيام للطعام اللي هو الكفرة يعني أو من الصيام للقضاء وقت كان أسهل أو أقصر لو كان دوت فيه مشاكل إنما الصيام نفسه وبيتقسم ما فيش ما فيش لا ما فيش لها يعني صد الركازين ومعين رأي يخبرين كما الركازين تنين ده أنت بتقول له الركازين تنين بقى لو بصدقتو أفرد أعود أو نام على ظهرك رك أو من بداية الصلاة أو نام على ظهرك أو أومي لكن هي الصلاة كلها وحدة وحدة ما فيش بقى مش نصلا طيب فالإيه الحاجات اللي هي ممكن يترخص فيها الإنسان أو الأسباب يعني المقيمة للرخص اللي هو المشاقات السفر غالباً والسفر دوت منطق به أو مجمع على إنه يرخص القصر والفطر والمسح على الخلفين أكتر من يوم ومختلف فيه في الجامعة يعني المسافر كل الناس مجمع على أن القصر ماشي؟ إلا فلا نحلح بسيط جدا ويناكش الكلام في الفطر يا جزل الفطر حتى هو من, من غير مشاقة هو السفر شبب المشاقة فلو مسافر دا كده حد فاصل اوه مسافر بمشاقة من غير مشاقة يا جزل القصر ويا جزل الفطر وإن كان لو صام لا يحرم ويثاب ولو أتم لا يحرم ما يفام. كذلك المسح على الخفف اكتر من يوم وليلة لان في الحضر بيلسح يوم وليله لا تمام لا لو تمام يا فايبا هياخد مسافه صح يبقى ده الصوره الاخر توقف مش معناه ان هو لو صلى اتمام يحتر يعني ما ياثمش هيفاد ادي لا مش مش ده ازيه يعني هيفاد ان هو صلى يعني صلى يعني احنا صليت هيثاب كده على طول بس هو ان هو مثلا نوعه اللي هيتم هيتحب هل يعني؟ لا لا لو, لو صام حيوثاب أذية؟ ما هو مش لازم لو يسمي يوثاب أذية لو يوثاب إيه يعني؟ يقبل منه؟ ماشي يقبل منه يخذ ثاب يعني يعني هو مش فان يعني لكن هو مش, مش أصلي يوثاب إن هو مقارنة بين هو لو قصر لو, لو أتم الصلاي بأخضر من قصر على طول ولو صامي بأخضر من الفطر على طول كل ده ينباني على أحوال مختلفة ان في اوقات لو فتور يبقى اثوب من الصيام ولو صام يبقى في اوقات تانية بقى اثوب من الصيام يعني شو المختلفين في موضوع الجنة الحاجة التانية الموجيزة برضي من المشاط المرض المرض ده يفضل بالخدر بتاعه، المرض ده بقى خيات كتير على حسب المرض ده في ايه فالمرض دوت لو كان مانع من الصيام يبقى هو رخصة الصيام ونص رخصة غيره يعني, يعني مش عشان هو مريض مش عبد ويسون فيقعف للصلاة نسرا او العكس ماشين. بعد كده الإكراه والنسيان والجح وحاجات تانية. تمام؟ دي أسباب المشاقق. واحد مشاقق لازم في نفسيه لازم ما فراغ. يبقى مش مكلف أصلاً. وغير فراس. تمام؟ مش مكلف. مش مدرك إن هو في تكليف في ربنا في إنسان وفي. مدين. حتى ما يدرك يبقى مسهل في الوظهر 16 يوم عن ايام بعد 16 يوم تقريبه 18 سبوة أول ما يدرك يبقى هو مكنف والله أبك تبقى يوكد أولاء مختلف فيه مختلف فيه أه لأنه هو خرج من التكليل تماما يعني زي مثلا النايم مثلا واحد نام 15 يوم هو معلي 15 يوم ياخد 15 يوم ولا ما تاخدش؟ ياخد الصواع 15 يوم ولا ما تاخدش بقى قصته طويلة شوية عدد ايه السفر؟ لا هو ايه هو السفر الطويل اللي مقتضى ده؟ ده في الصواع كده بتاخدوها ان شاء الله في الصواب يعني قالوا هم ال 20 اللي احنا بنقول عليهم اللي احنا مختارين يعني شيخنا ولا هو حاجة تانية مختلفة عن كده ولا هو اي سفر يبقى هو دوت السفر قصير قويل ما انا مكتبشي اي مسافة ولا مسافة محددة ولا مسافة العرفية بس في تلاك لو انت سميته السفر على اي مذهب تاخد الرؤى خاصتي ازاي بقى انا سميه سفر يستبقى يعني دوشة قويل خلقتوا ولا خياصت خلق صميم مش مهم المهدد تاني ما دوّن ظهرين جدي، ولا ضرر ولا ضرار. معناها أن الضرر يزال شرعاً هو نفس نفس المعنى. الضرورة تبقّي المحوّلة. الضرر هو ضرر، الضرر هو ضرر. خاطرت في الحديث هاي إحنا شو إحمله اللي بعدين؟ الضرر هو الضرر ولا إلتر؟ إلتر. يعني الضرر هو ضرر على نفسه ولا على غيره؟ نفسي. شو فكر؟ الضرر هو الضرر على الغير الضرر هو العادي نوع على النفس وطبعاً الضرر هو الضرر هو الضرر الضرر هو الضرر وفيه طبعاً معاني تأنيفها السبب تأنيفها تقريباً في بالأربعين ماشي؟ طيب الإنسان لو هايض ضرر ضرر أو مشقة شديدة تؤدي إلى الضرر يبقى شعدها لبداوت من الضرورات اللي تزبيح المحظورات فممكن يبقى ساعتها مباح لبعض المحظورات سواء المحظورات دي كانت واجبات فتسقط أو كانت محرمات فتباح تمام؟ من الواجبات اللي تسقط ان هو لو هينضر ضرر شديد مثلا من كيفية معينة من العبادات ينتقل للرخصة أو ان هو محرم عليه مسائل معينة زي العكل مثلا وهو هينضر ضرر شديد من عدم الأكل يأكل الموضوع به ماشي؟ يعني ربط يصلي مثلا المتعبطة المتعبطة المتعبطة يحصل بسرعه أدره ويصلي صليتا يبطي صليش ماشي؟ يختي إسلام وبقى كل مشكلة ماشي؟ فمسلا نأكل الميتة في المخمصة المثال اللي احنا, و... احنا نقضي كده شدة يعني الجوع والهلاك له... يأكل الميت لو واحد مكره وكي انه يتلطف بكلامة الكوفي ستتوفق بكلام بالكفر ساعتها جاهزة مع الإكرار الإكرار ده اللي هو بإن هو هيفشده أو هيوصله للبرد اللي هو قلنا عليهم المشاقة الشديدة اللي هو خساد العضو أو واضيقة عضو أو غيره. يا إلهي عضو أو ألا بكتبه خساد حضو خساد حضو؟ خساد حضو؟ كل المشاقات الشديدة اللي هيكتب تخيلها تؤدي لإفصاد عضو إما حالا أو مآبا يعني لو واحد يجبعه وعشر قيام مالا يفشده جه لا، تاعدي، قال إنه شارب شيء. ما تاعدي واللي ده ممكن يوصل لسطوع، ممكن يوصل لكده. أنا متأكد إنه هو يوصل له ولا مش لازم. يعني مش لازم وت... تقول تتسأله ما تقولي أيديه. أنا قبل كده بشوفه. أنا تضربه تضربه فأبى ما تشل ولا قبل كده أضعفه. <تصفيق> شو مرد الحكاياتكوش هاي مخفصة اللي هو عزيزة العظيمة وقتا درأ ممكن كده؟ ممكن مممكن حتى عصور جيتك درأي فايدة من الحكايات العظيمة وقتا لكن لو ما بيش فايدة محن خمس مين اللي بعته بقى ممتحن بممتحن الأول قصة عشان نتفن الخمس خلص بعد ما اتفقنا على هالزراعه اي واحد امتنع عن اداء الدين واحد باع فلوس على دين الممتنع عن اداءه يتاخذ منه في المال ده بالإكراه اللي وده. الحاكم يعني يعمل كده ده عشان منع الضرر عن صاحب المال ده اصلا ممتنع ومفيش في سبب للمنع يعني قتل الصائل مثلاً يعني دفع الصائل ولا مين ادى لقتله واحد دخل يقتله او بلاش واحد حيوان داخل اقتلق الحيوان ده بفلوس ضارة مثلا هذا بكل كله طريقة حتى وين أده إنك تمويه تمام عشان دفع الضرر موضوع العاية بقى داخل واحدة لأخاطبهم يعني بالنسبة لكم عشان هي في الغالب في العقود العقد يعني العادة محكمة او العرض ساري في العقد. يعني لو اعرف الناس ان مثلا الرز اللي بعد الكيلو يبقى ما يقول لي مثلا الرز ده بكام اقول له ب 4 جنيه هيقول لي طب هسلي لي ثمانية جنيه واخد منه 2 يبقى هو المقصود 2 كيلو قول لي انا كنت فاكر ان هم 2 طن ما فيش فرق سمعت كده صح ده العرف. او يقول مثلا انا كنت فاكرة ان هو بالحجم بالكيلة يعني مش بالوزن مش عاوزن اثنين كيلو فلو فيه عرف في البيع والشرق وما ما فيش نص عليه في العقد مش محتاجين من النص بلوارف هو اللي ساري والعرف ده طبعا بيختلف من مكان لمكان يعني احنا لو لو رفت لسوق الجملة هيبقى لو هناك ما هوش بالكيلو بالآفص ولا بالشكارة ولا بالطن حتى ولا بيحمول في العربية زي ما هو عرفوهم لو ما فيش عرف لازم يكون فيه نص في العقد لو ما فيش كتنين يرجعها للتحكيم لو ما فيش حاجة خالص يبقى فيه خيار ان هم يسعه يعني مثلا ما فيش عرف ازال بطيخ نصر بطيخ بالواحدة ولا بكيلو لا الكل يعني البيع ساعتين ده على البطيخ عايين الواحدة و 5 جنيه تنزل كل ايه من قصده كيلو اللي جنيه، فلو انت وعقدت ودفعت وسلمك البضاعة من حقك ترجع بقى. يعني انت بعدت ناسا ابنك صغير ما مواش فاهم. فبطيل اخد العشرة جنيه وهات للرجل اللي دك. فالدالو بدل بطختين بطيخة واحدة سيوبناها اثنين كيلو. فلما اطلعلك لا مش هو ده اللي احنا اتفقنا عليه. انا فكر من الواحدة بخمسة يبقى اثنين بعشرة. تمام هو جاب لي واحدة بس بس هو ازنها ده اصله حاجة وده اصله حاجة. هنا في عرف يبقى مش لاخل تحت القاعدة. يبقى ساعتها على الخيار. اما تقبل بكده او من حقك ترجعه والتاني ما يقدرش يمتنع. انه ما فيش عرف. لو في عرف زي العنب مسلا. كيله العنب بخمسة جنيه. فبعدت الوالد بعشرة جنيه يدله حبيتين. ماذا شعين أبخليها حاجة أكبر خوخ مثلا <تصفيق> أبقيتين هنا بيانا أبقيتين هنا أبقيتين خذل <تصفيق> خوختين مثلا بخمسة جنيه بقدر عشرة جنيه دول، هنا في عرف الخوخ ما بيتبعش بالوحدة الخوف بيتباع بالكيلو صح فيبقى العرف دلوقتي يلزم البائع على إنه يقبل الرد إن أنا لما رد وأخذ الفلوس أخذ الفلوس ويلزمه كمان مش بس بالرد إن أنا روح أخذ اثنين كيلو بالعشرة جنيه يبقى انا اعرف الناس ان هو قصده ان الكيلو بخمسة جنيه فلو عقدنا يلزم بالعرف يبقى انا لو صدرت في دماغي لا انا اخد اثنين كيلو اروح اخد اثنين كيلو خلاص انا مش مهم وفي ده او الفلوس فلوس اروح اخد كله ده من حاجة يعني يعني الحاجة العرف او العادة هي اللي تحكم العقد في غير النص لكن لو احنا نصصنا بقى على خلاف العرف خلاص انتهينا لأن العرف غير الشرع العرف يعمل في غير الموجود مص ما بيننا قولي أو كتابة طبعا لكن لو إحنا نصصنا على حاجة مفيش مشكلة لكن لو إحنا بقى بنتكلم على الشرع يعني مثلا هو ده يجوز بيع كذا وإحنا بعنا فعلا المتاع ديته وكاتبين نصينا على مخالفة الشرع وبس عاييت على عقد باط تبدو الخارج بين موضوع العرف المحكم ده والشرع في حاجات في العقود اللي حددها الشرع ما ينفعش نخالفها خالفها نصاً يعني قلنا ما قلناش الشرع ثاني زي بقى الخمر مثلا احنا نصصنا ان انا هشتري منك زازتين مثلا مش عارف قد ايه قلنا بقى ان انا هبيع ويعني ولا يجوز لنا الرد واللي كل قلنا للصبح في الاخر برضو اللي يرجع ده دا وده وان يريقوا الخمر والصواب ما ما فيش حاجه ما فيش حاجة حصلت لكن لو كان العرف حاجة مثلا العرف ان العرف عند الرجل ده انه يبيع الثمر الفلاني بالوحدة خلت له انا هاخد العربية كذا خلاص احنا نصصنا على خلاف العرف بس عائفة العرف ممكن يزال ونرجع للنص العرف يحكم امتى في غير وجود نص في العقد انا هو مقرر ان اخذ 15 جنيه و ادك فوقتين احنا متكلش في المسألة دي يعني هو لو انكر دي مسألة تانية لو انكر لا يقول انا بديت 20 كيلو دي مسألة تانية انا أنا... انا سلمتك بالعرض بالعرف آه بس انت اللي بتجاي تنصب عليا هو ايه اللي ده هل تديتني فوقتين مش 2 كيلو يعني دي مسألة تانية بتاعت الدليل يعني لازم اثبت بالحج عليها و... يعني هو عيد يمين او اي حجم دي مسألة تانية لكن هو ع... عارف و عند الطاضي ان هو اداك حب بيتين بعشرة جنيه وهو عرف الناس ان اللي بعشرة جنيه اثنين كيلو يبقى يلزم ساعتها باثنين كيلو احنا مش مسألة هو مقره ولا لا مسألة هو ماش ما مشيش على العرف وما كانش حاجة في نص العقد تدل على خلاف العرف لكن هو لو نص في العقد على خلاف العرف خلاص. الاحاديث موجودة بعجزة خطرة. والامتحان الخامس. الاحاديث دي يعني يعني. اخر اللي احنا خدناه صح؟ كم واحد امتحن لاربع امتحانات اللي فاتوا بقى? واحد بس. ام? ربعا ما اخذتوش اصلا. واحد كلهم. بقى. كم واحد امتحن ثلاث امتحانات؟ كده دخلنا في ثلاثة او شاء الله. امتحنين طين. اين اربعة ستة سبعة ثانية اللي لفرسة ويبع عشرة كم واحد انتحن امتحان واحد؟ كل بقى يفعي كم واحد انتحن اي امتحان اي حاجة انتحن اي حاجة خالص واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة اقلمه النص اقلمه النص اللي بيحضره انه انا باير بيكسل <تصفيق> هو إيه؟, <تصفيق> <تصفيق> ايه؟ امتحان ما في يعني الوقت ده هو بدأنا اول امتحان دوت من شهرين وشوية بقى اني وقت في وقت بس هو يمكن لو نظرت الاسبوع بناء نفسه تلاقيه ضيق مثلا مش معاك اه انت فاكر التحديثات بتاعت الست الاولين دول يعقدوا انا رايي لما بلاش امتحانات شبه الامتحان ويبقى ندحم الثاني على طول كان ثاني تالت الرابع وبعدين برجع الاولاني ده بعدين اما ارجع الاولاني الامتحان اربع امتحانات بدل ما امتحانش خالص الاولاني بعاقبه كمية كبيرة ولو تخيلت انك تحاول طوال الاسبوع عشان امتحانش تستنى الامتحان اسبوع للراجل اها هفشل يعني ده رسم مجرد وهم يعني لكن لو انت تخيلت انت عايز امتحان بعد اسبوعين تلاقي وقت او ثلاثه ممكن تلاقي له وقت ماشي ده ما امتحان عشان الموضوع كده احنا ضمنا خلص خلاص السنه وانتوا بس ما امتحنتوش. ظهر ان احنا قلتنا ان احنا صيبناها كده على أي حد امتحان في اي وقت. حط جدوى الامتحانات بقى زي الكلية. مرة الجاية كل واحد يمتحن امتحان. اذا امتحانش خالص يمتحن امتحان الاول او الثاني باختياره. كل واحد امتحن اي حدث من الامتحانات يمتحن الامتحان اللي بعض اراغون. مرة جاية. همتحن هنا قدر ما يمشي. الحاجة الثانية عايزين نبه عليها موضوع الدعوة. المطلوبة ان احنا هنفيد تاني نشتغل في الدعوة مع بيت الأجازة. الأجازة يعني هم الشبوع الجاي الجمعة الجاية. يبدأ ويشتغل. اي واحد لغاية دلوقتي ما اشتغلش في الدعوة لازم يشتغل معنا. اي ده شعبت الاساسي يعني في انتهاء السنة دي. المرحلة دي. كم واحد ما اشتغلش صحه بقى طيب دول اسمهم باب الاكرام كلهم محمد صلاح وكمان اي واحد ما اشتغلش لازم يشتغل اللي اشتغلوا الصحوه القديمة لازم يكملوا يبقى مشكلهم اسمهم دلوقتي حالا محمد عشان يوم الجمعه الجايه هينزلوا جولات هيبداوا يمسكوا التحديث في الاماكن اللي احنا هنقولهم عليها حد عنده اسئله؟ طيب براني مابعوش ضرب كل ذا؟ رجعتم مرة تاني جاي شو خلاص عنك عامل